da, to الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في عصر هذا اليوم يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر رجب من سنة ثنتين وثلاثين وربعمائة وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ونحن في جامع الزهراء في مدينة البكيرية نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرسة الخامس من دروس فتح الفية بن مالك رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا عند الباب الثادس والثلاثين فمنه نبدأ إن شاء الله تعالى الباب الثلاثون في الألفية هو باب التعجب، وقد عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في أحد عشر بيتا، وفيها ذكر خمسة خمس مسائل. المسألة الأولى صيغة التعجب القياسية، المسألة الثانية حذف المتعجب منه، المسألة الثالثة جمود فعلي. التعجب المسألة الرابعة شروط الفعل الذي يصاغ منه المسألة الخامسة ترتيب فعلي التعجب مع معمولهما فبدأ البيض رحمه الله تعالى بذكر صيغتي التعجب القياسيتين وهما ما أفعله وأفعل به فقال لأفعل أنطق بعدما تعجبا أو لأفعل بعد مجرور بباء وتل وأفعل أنصبنه كما أو فاخلي لينا وأصطق بهما ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المتعجب منه قد يحدث فقال وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح ويضح أن يتضح وجاء في بعض النسخ المتاخره معناه يصح والمعنى فيهما متقارب متقاربا واحد ثم ذكر رحمه الله تعالى ان فعلي التعجب فعلان جامدان غير متصرفين فقال وفي كلا الفعلين قدما من لزما منع تصرف بحكم حكما ثم بين شروط الفعل الذي يصاغان منه فقال رحمه الله وصوغهما وقال رحمه, رحمه الله وصوغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفا وغير ذي وصف يضاهي اشهلا وغير سالك سبيلا فعلا ثم بين رحمه الله تعالى كيفيه التعجب من فاقد الشروط اذا اردت ان تتعجب من فعل فقد شيئا من الشروط السابقه فقال وأشدد واشد او أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد افعل جره بالبا يجب ثم بين رحمه الله تعالى ان ما سبق هو القياس وقد جاء في السماع ما يخالف شيئا من ذلك فحكمه الشذوذ فبين ذلك فقال وبالنذور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه اوتل وفي اخر الباب ذكر رحمه الله تعالى أن معمول فعل التعجب قد يتأخر وقد يفصل بينهما بفاصل وان في مسألة خلافا فقال رحمه الله تعالى وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الجماء وفصله بضرس او جر مستعمل والخلف في ذاك استقر وقوله هو الخلف اي والخلاف ففيه خلاف ولكنه بينا رايه في ذلك ثم ينتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى الباب السابع والثلاثين وهو ما بنعمه وبئس وما جرى مجراهما ويعقده لنا في أحد عشر بيتا يذكر فيها ثمانية مسائل الأولى جمود الفعلين نعمه وبئس الثانيه انواع فاعل نعمه وبئس الثالثه حكم الجمع بين التمويل والفاعل الظاهر في هذا الباب المساله الرابعة اعراض كلمه ما اذا وقعت بعد نعمه وبئس المسألة الخامسة اعراب المخصوص بالمدح والذنب المسألة السادسة حذف المخصوص بالمدح والذنب المسألة السابعة إجراء الفعل ساء والفعل الذي على وزن فعل مجراء بئت المسألة الثامنة اجراء حبذا مجرى نعمه فيبدا الباب بالنص على ان فعلي نعمه واجب فعلاني جامدان فيقول رحمه الله تعالى فعلا غير متصرفين نعمه ووجبتا ثم يذكر انه ليس كل اسم يقع فاعلا لهما بل لما يقع فاعلا لهما انواع معينه نسميها انواع فاعل نعمه وبئس فيبين هذه الانواع فيقول رافعان اسمين مقارنيها أو مضافين لما قارنها كنعم عقبا كرماء ويرفعان مضمرا مفسره مميز كنعم قوما معشره ثم يسر حكم الجمع بين التمييز وبين الفاعل الظاهر فيقول وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم وقد اشتهر وقوله وفاعل ظهر يريد وفاعل ظاهر فالجمع بين الفاعل الظاهر يعني الفاعل اذا كان اسما ظاهرا والتمييز يقول فيه خلاف ثم يبين لنا اعراب كلمه ما اذا وقعت بعد نعمه وبنت كان تقول نعمه ما تقول فما هذه ما اعرابها يقول وما ممجد وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل ثم يبين اعراب المخصوص بالذم والمدح فمدح كزيد في نعم الرجل زيد والذم كعم في بئس الرجل عمرو فيبين إعرابهم فيقول ويذكر المخصوص بعد مبتدا او خبرت من ليس يبدو ابدا ويذكر ان هذا المخصوص بالمدح والذم انه قد يحدث فيقول وان يقدم شعر به كهى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى وهذا المثال الذي ذكره رحمه الله تعالى من الامثله المنقودة لأنه لا يطابق الحكم الذي ذكره وهو يتكلم على أن المخصوص بالمدح أو الذم يجوز أن يحدث ثم يمثل ذلك بقوله العلم نعم المقتنى والمقتفاء والعلم مذكور إلا أنه تقدم فليست المسألة التي يذكرها المحويون هكذا ولكن المثال الصحيح لها كقوله عز وجل عن أيوب عليه الصلاة والسلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد أي نعم العبد هو فهذا حذف المخصوص بالمجهور والذنب، فلهذا جرى معرض الألفية على عدم جعل نعم المقتنى في المثال خبرا للعلم فقال العلم نعم المقتنى فإذا قلت العلم ابتدأ ونعم المقتفى خبر المخصوص بالمجهور لم يحدث فبهذا جروا على أنهم لا يجعلون نعم المقتنى خبرا للعلم بل يجعلون خبر العلم محذوفا لذلالة ما بعده والتقدير العلم مقتنى ويقتفى نعم المقتنى والمقتفى يعني نعم المقتنى والمقتفى هو فقد اصلح بعضهم لفظ المثال لينطبق على الحكم المذكور بقوله كجد في العلم فنعمل مقتنى في العلم فنعمل نعم ويمكن ان يصلح ذلك بان جر العلم فنجعله مجرورا بالكاف فتكون الجملة بعد ذلك نعما مقتنى والمقتفى ليست متصله بالعلم بل مستأنفة يعني ليست خبريه ليست خبرا عن العلم ولكنها مستأنفة أي كالعلم نعما مقتنى والمقتفى أي هو لكن النبي في النسخ جميعاً كالعلم نعما المقتنى بعد ذلك يدفع ابن مالك رحمه الله تعالى أن هناك افعالا ألحقت واجريت مجرى نعمة في الدلاله على المدح ومجرى بئسة في الدلالة على الدم فبدأ ببيان الأفعال التي اجريت مجرى بئسة في الدلالة على الدم وهما فعلا الأول ساء والثاني الفعل الذي يحول الى وزن فعلا فقال في ذلك وجع الكاذب كساء وجعا فعلا من ذي ثلاثه تلك نحن أي اي اجره مجرا في الجلاله على الزم والاعراب ثم يذكر ان كلمه حبذا او ان عباره حبذا أجريت ايضا مجرى نعمه في الدلاله على المدح فقال ومثل نعمه حبذا الفاعل ذا وان ترد ذما فقل لا حبذا واولد المخصوص ان كان لا تعدل البذا فهو يضاهي المثل وما سوى ذر وما سوى ذا بحب أو فجر من ذا ودون ذا دم بما حاكثر ثم ينتقل بعد ذلك إلى الباب الثامن والثلاثين وهو باب أفعل التفضيل فيعقده في عشرة أبيات وكان الأفضل أن يجعل هذا الباب مع أبواب الأسماء العاملة في عمل أفعالها كالمصادر واسم فاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ولكنه كما ترى أخره وفصل بينها وبين هذه الأسماء العاملة عمل افعالها بالتعذب والمدح وذكر في هذه الابيات العشرة خمس مسائل المساله الاولى شروط ما يصاغ منه اسم التفضيل والمساله الثانيه ملازمه اسم التفضيل لمن والمساله الثالثه احوال اسم التفضيل والمساله الرابعه تقديم من على اسم التفضيل والمساله الخامسه اعمال اسم التخضيل عمل فعله فقال رحمه الله تعالى في بيان شروط ما يصاغ منه اسم التخضيل قال صغ من نصوغ منه للتعذب افعل للتفضيل وابا لذهبي وما به الى تعذب مصل لما لعمره الى التفضيل صل وقوله وابا لذهبي قلنا انا بمعنى الذي وذكر ابن هشام في حوافيه على الالهيه انه جاء في نسخة بلفظ ودماؤه ب قال ابن هشام وهي احسن يعني اسلس واوضح ثم يذكر ابن مالك رحمه الله تعالى ملازمه اسم التفضيل لمن فقال وافعل التفضيل صله ابدا تقديرا او لفظا بمنء جردا وقوله وأفعل التفضيل هنا منصوب على الاشتغال اي صل افعل التفضيل صلهم وفي بعض النسخ وأفعل التفضيل بالرفع على انه مبتدا ثم يذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أحوال اسم التفضيل ويذكر متى يلزم اسم التفضيل التذكير والإفراد ومتى يطابق لأن اسم التفضيل أحيانا يطابق ما قبله في التذكير في التأميس في الإفراد في التثمية والجمع. واحيانا يلزم التذكير والافراد إذا افعل أفعل مهما كان ما قبله مذكرا أو مؤنثا مفردا أو مثنى أو جمعا فيبين ذلك فيقول وإن لمنكور يضخ أو جردى ألزم تذكيرا وأن يوحدا وتلبو القبق وما لمعرفه تضيف ذو وجهين عن ذي معرفه هذا اذا نويت معنى من وان لم تنو فهو صدق ما به قرن وهذا البيت الاخير الذي قراناه وهو قوله هذا اذا نويت معنى من وان لم تنو فهو صدق ما به قرن هو البيت الأول بعد الخمس الخمسمائة ومعنى ذلك أنه في انتهاء لي تنتصف ألفية ابن مالك لأنها بيتان وألف بيتان فنحن الآن بحمد الله انتصفنا في الألفية ونسأل الله الإعانة والتوحيد فيما بقي منها فألفية بن مالك تنتصف في هذا الباب باب اسم التطرير وقد فضل الله عز وجل الهيه ابن مالك على كثير من المنظومات ثم يذكر ابن مالك رحمه الله تعالى تقديم من على اسم التقديم فانت تقول محمد اكبر من زيد اكبر من زيد من قد تتقدم على اسم التقديم يذكر ذلك ابن مالك فيقول وان كنت تلو من مستخما فله ما كان ابدا مقدما كمثل من انت خير ولدا اخباض التقديم قوله وردا ورد جاء في بعض النسخ وجد وفي هذه الروايه اي وجد عيب سناد التوجيه لاختلاف حركه ما قبل الروي ثم يختلف رحمه الله تعالى هذا الباب في الكلام على اعمال اسم التفضيل عمل فعله فيقول ورفعه الظاهر نجر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا كلا ترى الناس من رفيق اولاده الفضل من الصديق رضي الله عنه و وعن جميع صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام وبالصديق ختم بن مالك الكلام على هذا الباب ثم ينتقل بعد ذلك الى الباب التاسع والثلاثين وهو باب النعت وبه ينتهي الكلام على الأبواب النحوية التي لها حكم نحوي ثابت والنعت بداية الكلام على التواضع والتواضع لها أحكام نحوية ولكنها ليست أحكام النحوية ثابتة بل تتبع في حكمها متبوعها فلهذا يحسن بنا ان نتوقف هنا لنستمع الى اسئله والاستفسارات إن كان هناك اسئله واستفسارات او نشرع الكلام على التوابع لانه سيسبدها متتابعه فضل في باب التعجب نعم اوجه الامر اوجه بافعل قبل مجرور ب بعد بعدا نعم بافعل قبل مجرور ب سؤال اخر الترتيب نعم واشد واشد او اشد او شركهما يقذف تقول ما اصلهما يعني اشتد على وزني افعل افعل به هذا سوى التعجب افعل به مثل بزيت فافعل آخرها ساكن اشتد او ممدوء بهمزه مفتوحه خصصنا الهمزه بحسبها ونقلنا حركتها الى الدال فانفتحت وأشتدأ وأشتدون نعم فهذا تخضيفهم بالحذر والنقل سؤالك نعم سؤالي أخوان طال نبدأ ابن مالك رحمه الله تعالى بذكر التوابع فيبدأ بالنعت ويجعل له الباب التاسع والثلاثين ويعقده في أربعة عشر بيتا يذكر فيها تبع مسائل المسألة الأولى ذكر التوابع إجمالا المسألة الثانية تعريف النعت المسألة الثالثة ما يوافق فيه النعت المنعود المسألة الرابعة ما ينعت به المسألة الخامسة تعدد النعت المسألة السادسة إتباع النعت وقطعه المسألة السابعه حذف النعت وحذف المنعوت. سيبدا بذكر التوابع اجمالا لأن هذا الباب هو أول ابواب التوابع ويقول رحمه الله تعالى يتبع في يدفع في الاعراب اسماء الاول نعت وتوكيد وعطف وبدل ثم يشرع بعد ذلك بالكلام على النعت فيبدا بالكلام على تعريف النعت والناعد هو الذي يسمى أيضا بالصفة، إلا أن التعبير بالناعد، إلا أن التعبير بالصفة يكثر عند البخاريين، والتعبير بالناعد مصطلح مشترك بين البخاريين المتقدمين. والكفلين ولعله يحسن أن نفرق بين الصفة والوقف فهو مصطلحان مختلفان في النحو فالصفة وجمعها صفات هي النعت فهو إعراف حل إعرابي وأما الوقف وجمعه أوصاف فهو نوع من أنواع الأسماء، وهو كل اسم دل على حدث وصاحبه، كاسم الفاعل، واسم المفعول، وصفة المشبهة، وصيغ المبالغة، واسم التفضيل، هذه كلها أصح لأنها تدل على حدث وصاحبه. فقائم يدل على الحدث القيام وصاحبه وهو فاعله وقولك مضروب يدل على الحدث وهو الضرب وعلى صاحبه وهو مفعوله اذا الرصده اعراب والوصف نوع من انواع الاسماء نقول هذا ابن مالك الكلام على النعت لذكر تعريفه فقال رحمه الله فالنعس طابع متم ما سبق بوسمه او وسن ما به اعتبق وقوله متم هو الذي في اغلب النسخ والشروح وجاء في بعض النسخ والشروح بضمة واحدة تابع متم ما سبق ثم يبين ابن مالك رحمه الله تعالى ما يوافق فيه النعت المنعوت، فيقول وليعطى التعريف والتنكير ما لما تلا كم غر بقوم كرما وهو لدى التوحيد والتذكير او سواهما كالفعل فقف ما قفوا ثم يذكر ابن مالك رحمه الله تعالى ان مما ينعت به المشتق والمراد بالاسم المشتق الوصف الذي تكلمنا عليه قبل قليل وهو كل اسم دل على حدثا وصاحبه فيقول إن مما ينعت به المشتق وشبه المشتق وهو اسم الاشاره وهو اسم المنسوب فيقول والعث بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذاوذي والمتخذ وقوله وانعت مشتق كان الأفضل أن يقول وانعت بوصف لأن الأسماء المشتقة كثيرة ولا ينعت بها جميعا وإنما ينعت بالأوصاف منها فقط أما المشتقات الأخرى غير الأوصاف كاسم الآلة واسم المكان واسم الزمان فهذه لا ينعث بها ويقول بعض المدافعين عن ابن مالك انه وان اطلق في قوله وانعث في مشتق الا انه قيد بالمثال في قوله كصعب وذلك ولكن نقول ان هذا لا يكفي في منظومه علمية لا بد ان تكون الفاظه ادق من ذلك وقوله كصعب وذرب بالذان المعجمه في بعض النسخ وجاء في بعض النسخ بالذان المهمله كصعب وذرب وهي في بعض الشروح والذرب بالدال الحاد من كل شيء والذرب بالدال الماهد الحاذق ثم يذكر ابن هشام أن مما ينعت به أيضا الجملة فيقول ونعت بجملة منذكرا فأعطيت ما أعطيته خبرا وامنع هنا إيقاع في الطلب وإن أتت فالقول أضمرت صدي ثم ذكر أن مما ينعت به أيضا المصدر فقال ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الافراد والتذكيرا وبعد ان ذكر لنا الاشياء التي ينعت بها ذكر لنا ان النعت قد يتعدد فتنعت في اكثر من نعت فقال ونعت غير واحد اذا اختلف فعاطفا فرقه لا ونعت غير واحد اذا اختلف فعاطفا فرقه لا اذا ائتلف ونعت معمولا وحيدي معنى وعمل اتبع بغير استثناء وقوله ونعت غير واحد اذا اختلف فعاطفا فرقه هذا الذي في بعض النسخ في بعض النسخ وناعتاه فإذا نصبنا فهو منصوب على الاشتغال لأنه قال بعد ذلك فرقه وإذا فعناه فهو مرفوع وهذا كثير كما رأينا في ألفية ابن مالك وقلنا أكثر من مرة إن, إن المنصوب على الاشتغال في أكثر صوره يجوز أن يرفع على الابتداء ثم يتكلم ايضا بحكم من احكام النعت وهو اتباع النعت وقطعه فالاصل والجاده في النعت ان يكون تابعا لما قبله ولكن قد يجوز ان يقطع فيصرف الى النصر او الى الرفع وفي ذلك يقول رحمه الله تعالى وإن نعوث كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت وقطع أوات بعنية معينة بدونها أو بعضها اقطع معلنا وارفع أووث إن قطعت مضمرا مبتدا أو ناصبا لن يظهرا وقوله بدونها أو بعضها قطع قوله بعضها فيه روايتان الأولى الجر فهي معطوفة على ما قبلها أي بدونها أو ببعضها والرواية الثانية في النصب بعضها فهي مفعول به مقدم ليقطع أي يقطع بعضها <تصفيق> ثم يختم هذا الباب ببيان أن النعت قد يحدث وكذلك المنعوت قد يحدث فقال وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل وقوله عقل أي علماء وعرف ثم ينتقل بعد ذلك إلى السابع الثاني وهو التوكيد فيجعل له الباب المثنى الأربعين من أبواب الألفية باب التوكيد ويعقله في أربعة عشر بيتا وفيها يذكر ثلاثة مسائل المسألة الأولى التوكيد المعنوي والفاظه المسألة الثانية توكيد النكره توكيدا معنويا المسألة الثالثة التوكيد اللفظي فيجب بالكلام على التوكيد المعنوي ثم سيتسلم بعد ذلك على التوكيد اللفظي وفي أول كلامه على التوكيد المعنوي يبدأ بالتوكيد المعنوي بالنفس والعين أي بهذين اللفتين فيقول بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابقا مؤكدا واجمعهما بأفعول انتبعا ما ليس واحدا تكن متبعا ثم يذكر ان من الفاظ التوكيد المعنوي كلا وكلتا وكل فيذكر التوكيد بكل وكلتا وكلا فيقول وكل ما نذكر بالشمول وفيذا فتاه من عند الضمير وقوله وكل اذكر كلا محطوم بالتنوين والتنوين وقوله تعل أمر من الثلاثي من الثلاثي ذكر فهو مدون بهمزة وصن تسقط في درج الكلام وبعدها ذال ساكنة فإذا وفاة الكلام سيلتقي التنوين الساكن بالذال الساكنة ويجب حينئذ التخلص من اصدقاء الساكنين بتحريك الأول بتحريك الثانوين تحركه بماذا الأصل في التحريك أن يكون بالسكون فلك أن تحركه بالأصل في التحريك أن يكون بالكفر فلك أن تحركه بالكفر هنا فتقول كلا كلني كلا اذكر على الاقل في التخلص من التقاء الساكنين ويجوز لك هنا وجه اخر وهو التخلص بالضبط لان عين الفعل مضموم اذكر عين الفعل الحرف الاصل الثاني وهو الكاف مضموم فاذا كان عيد الفعل مضموما جاز لك ان تتخلص بالكسر على الاقل وبالضم فإذا ضممت فتقول كلا كل نذكر قتلهما جائز في اللغه ثم يتكلم رحمه الله تعالى على ان من الفاظ التوكيد المعنوي عامة. فيقول في التوكيد المعنوي بعامة واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عامة في التوكيد مثل النافلة ويذكر أن من ألفاظ التوكيد المعنوي أجمع وخروع أجمع فيقول وبعد كل اكدوا باجمع جمعاء اجمعين ثم اجمع ودون كل قد يجيء اجمع جمعاء اجمعون ثم اجمع ثم يتكلم على حكم من احكام التوكيد المعنوي وهو توكيد النشره هل يجوز أن تؤكد النكر توكيدا معنويا كأن تقول صمت شهرا كله فيقول وإن يفد توكيد منكر قبل وأنحا في البصرة المنع سمر واغنى بكلتا في مثنى وكلا ان والدي فعلا ووزني افعلا والبيت السابق الذي تكلم فيه على توكيد النكره هذا هو البيت السادس والعشرون بعد الخمس مئه هذا البيت جاء في بعض النسخ بعد البيت الذي بعده أي أن البيت الذي بعده وغنى ذكيلته جاء قبله في بعض النسخ وهذا انسب لكي تتابع الأحكام ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله تعالى على توكيد الضمير توكيدا معنويا لأن كل ما سبق كان عن توكيد الاسم الظاهر أما الآن فسيتكلم على توكيد الضمير توكيدا معنويا فيقول وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعلم فبعد المنفصل عن انفذ الرفع وأكدوا بنا سواهما والقيد لن ينفذنا وقوله وإن تؤكد الضمير كذا في كل النسخ. ولكن الشيخ خالد الازهري في اعراب الالفيه ضبط البيت ب يؤكد الضمير وجعل الفعل مبنيا للمجهود والضمير ما فاعل مرفوعا وبذلك يكون قد من الكلام على التوكيد المعنوي ليتكلم بعد ذلك على التوكيد اليقطي فيقول في فعل التوكيد اللفظي وما من التوكيد اللحظي يجي مكررا كقولك ادرج درجي قوله درجي درجي في كل النسخ باثبات ياء المخاطبه فهو خطاب لانثى ادرجي درجي, درجي وجاء في بعض الشروح وفي حاشيه انا نسخه من النسخ بحذف في ياء المخاطبه فيهما ادرج ادرج الا ان الجيم مكسوره لالتقاء الساكنين وصارت ادرج ادرجي الاولى مكسوره لالتقاء الساكنين والثانيه مكسوره للقافيات ثم بعد ذلك تكلم على توكيد الضمير توكيدا لفظيا، فقال: ولا تعد لفظ ضمير مختزل إلا مع اللفظ الذي فيه وصل. ثم يتكلم بعد ذلك على توكيد الحروف توكيدا لفظيا، فنقول. كذا الحروف غير ما تحصلا به جواب كنعم وكبلا وقوله كذا الحروف غير بالنص فهو حال من الحروف وجاء في اعراب الألفية في الازهر غير فهو فقط ثم يقلل الكلام على التوكيد بالكلام على توكيد الضمير المتصل بالضمير المنفصل اذا اردت ان تؤكد ضميرا متصلا فانك تؤكده بضمير منفصل فيقول ومضمر الرفع الذي قد انفقل اكد به كل ضمير اتقل نعم كأن عندك سؤالا ترفع صوتك قد انصب عالف هنا نعم لكن الظهر الموحان عن هذه حروف في هذه الحالة وقد وصبع الاستثناء يعني نستثني منها هذه الأمور والحال والاستثناء بينهما تشابه في المعنى لأنك يقول جاء محمد قائما جاء محمد خائفا يعني ما جاء مضرقا وإنما جاء في حالة معينة وكأنك استثنيته عن بقية الأحوان ولهذا غير دائما تتردد بين الاستثناء وبين الوخصية. طيب ثم بعد ذلك ينتقل نعم ارفع صوتك ارفع صوتك لو سمحت غير ما اسمعك صدقني ما اسمعك نعم كلمة غير ربما رأيتمها في أبيض كثيرة فاتت ثم نقول جاء في فهي حال وجاءت في الرافع فهي صفا كلمة غير من الكلمات المغلة في الإذهام فلهذا لا تتعرف حتى ولا الى معرفه بل تبقى على تنكيرها فلهذا تقول جاء رجل غيرك فصارت غيرك صفه لرجل مع أن جاء رجل نكره وغيرك نعت له لأنها كلمة موغلة في فلا تكتسب, التعريف. فلا تكتسب التعريف حتى ولو أضيفه قالوا لا تكتسب التعريف إلا في حالة إذا وقعت بين مهضات دين قولك السكون غير الحركة وكذلك غير المغضوب عليهم وما سوى ذلك لا تكتسب طيب كمثل غير ومثل جاء رجل مثلك وجاء رجل غيرك وجاء رجل شبيهك هذه كلها موطنه في الابهام لا تستثمر التعريف ولا اضيفت الى معرفه طيب وما زال الكلام على التوابع فبعد ان ذكر النعش وذكر التوكيد انتقل الى الكلام عن العطف وجعل له الباب الحادي والأربعون. الباب الحادي والأربعون في الآلفية هو باب العطف، وقد عقده في ستة أبيات ذكر فيها اربع مسائل. الأولى نوع العطف، والثانية تعريف عطف البيان. الثالثه ما يوافق فيه عطف البيان المعطوف عليه المساله الرابعه ما يصلح أن يكون بدلا من عطف البيان وما لا يصلح أن يكون بدلا فذكر في البدايه نوعي العطف وقال العطف إما دو بيان أو نسق والغرض الآن بيان ما سبق البيان بيان السابق مما ذكرتهما وهو عطف البيان إذا فبقية الابيات فتكون في عطف البيان وأما النوع الثاني من العطف عطف النسق فسيعقد له الباب الآثية هيبدا بالكلام على عطف البيان بتعريف عطف البيان فيقول فذو البيان تابع شبه صفه حقيقه القصد به منكشفه ثم يذكر ما يوافق فيه عطف البيان المعطوف عليه عطف البيان يتوافق ويؤكد مذهبه في ماذا يبين ذلك ابن مالك فيقول فاولياهم من وفاق الاول ما من وفاق الاول نعت ولي فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين ثم يذكر المواضع التي يصلح فيها أن يكون عطف البيان بدلا والمواضع التي لا يصلح أن يكون فيها عطف البيان بدلا فلهذا يقولون إن عطف البيان في أغلب أحواله يصح أن يكون بدل كل من كل فقال وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع البكري وليس ان يبدل بالمرضي فقوله يا غلام يعمر يريد به اسم رجل علم وفيه روايتان يعمر بفتح النين ويعمر بضم النين وهما واردان في العلم اما في الفعل فهما ماخذان من قوله عمر يعمر أمارة أي بقي زمانا وخار عامرا والفعل يأتي من باب فرح يفرح ونصر ينصر يأتي من فرح يفرح يعني يقال عامر يعمر ومن باب نصر ينصر أي عامر يعمر وعيد السلام فنقول يا إخوان أما الفعل فيأتي فيه عمر يعمر وعمر يعمر يعني فعل مضارع فيه يعمر ويعمر فيهما الفتح والضبط أما العلم المنقول منه فإن الأكثر فيه بحسب السماع يعمر بالفتح لهذا الأعنام الذي تسمى بهذا الاسم فجد أنها بفتح من يعمر وقوله ونحن بشر تابعي بكري في قوله تابع روايتان الجر تابعي فهو نعت لبشر والنصر تابع فهو حال من بشر وهذا الشاطر يشير, يشير فيه بمالك إلى قول الشاعر انا ابن البكري نشر عليه الطير ترقبه وقوعا وقلنا من قبل ان ابن مالك اشار الى بيتين هنا وفي باب المعرف باحداث التعريف وذكر بيتا كاملا في باب المفعول له طيب ثم ينتقل الى عطف النسق وهو العطف بحرف من حروف العطف فيعقد له الباب الثاني والأربعين فالباب الثاني والأربعون باب عطف النسق ويعقده في خمسة, في خمسة وعشرين بيتا وفيها يذكر ست مسائل الأولى تعريف عطف النسق الثانيه حروف النسقي واقسامها الثالثه العطف على الضمير الرابعه حذف حرف العطف الخامسه حذف المعطوف عليه السادسه عطف الفعل عن الفعل وعطف الفعل على الاسم سيبدأ كالعادة في بتعريف عطف النسق، فيقول رحمه الله تعالى كان بحرف متبع عطف النسق كخصص بود وثناء من صدق، ثم يبدأ بعد ذلك بذكر شيء من تقسيمات حروف النسق. فيذكر ان من حروف العطف حروفا مطلقه اي تجعل المعطوف كالمعطوف عليه في اللفظ أي العراق وفي المعنى فيقول فالعطف مطلقا بأوهم فالعطف مطلقا بواو ثمها حتى أمو فيك صدق ورفق ثم يذكر أن من حروف العطف حروفا عطفها لفظي اي تجعل المعطوف كالمعطوف عليه في اللفظ أي في الإعراض أما في المعنى فلا لا تجعل المعطوف كالمعطوف عليه في المعنى فيقول وأسبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو مرؤ الناس طلاء فقولك ما جاء اديت بل انظر الاول نفيته والثاني اثبته ففي المعنى مختلفان ولكنهما في الاعراب في اللفظ متفقان نعم اخي حتى صوتك أمو حتى اموت حتى نعم مخددة لماذا قلت ذلك أنا قلت حتى قلت حتى أنا في الحال قلت حتى فهضى خطا. طيب ثم يرثوا بعد ذلك أو يبدأوا بالكلام التفصيلي على حروف العطف حرفا حرفا, حرفا فيبدا بالكلام على حرف العطف الواو فيذكر حكمه ومعناه فيقول فاعطف بواو لاحقا او سابقا في الحكم او مصاحبا موافقا واختص بها عقل الذي لا يغني مسموعه فاصطفت هذا وابني وقوله فاعطف بواوي لاحقا او سابقا هذا الذي في جميع النسخ والشروح وجاء في بعض المطبوع من الألفية أو شيء من شروحها سابقا أو لاحقا وهذا خلاف النسخ وخلاف المعنى ثم يتكلم بعد ذلك على حرف العطف الفاء فيبين معناه فيقول والفاء للترتيب باستصال ثم يتكلم على حرف العطف ثم ومعناه وثم للترتيب باستصال ثم يعود إلى حرف العطف الفاء ويبين ما يختص به عن بقية حروف العطف فيقول واختص بفاء عطف ما ليس صله على الذي استقر انه الصله ثم يتكلم على حرف العطف حتى يبين خصمه ومعناه فيقول بعضا بحتى اعطف على كل ولا يكون الا غايه الذي تلا ثم يتكلم على حرف العطف ام يبين حكمه ومعناه فيقول وان بها عطف اثر همز التسويا او همزه عن لفظ اي مغنية وربما حدثت الهمزه ان كان خفى المعنى بحذفها ام وبانقطاع وبمعنى بلوهد إن تكم ما قلدت به خلد وقوله وام فيها عطس إسرى همز التسوية جاء في بعض النسخ بعد همز التسوية وهما بمعنى وقوله وربما حذفت الهمزه حذفت كذا في جميع نسخ التحقيق وكذلك في اغلب شروح الألفية وجاء بعض وجاء في بعض الشروح وربما اسقطت الهمزه ان والمعنى واحد ولكنه خلاف ما في النسخ المخطوطة ولفظ أسقطت هو لفظ الكافية الشافية وهو أسلث في النظم واللفظ ولكنه خلاف ما في النسخ المخطوطة ثم يتكلم بعد ذلك على العطف ب او فيبين معناه فيقول خير ابحق السم ب او واشكك واضراب بها ايضا نمي وربما عاقبت الواو اذا لم ينفذ النبق بلبس منهذا ثم يتكلم على حرف العطف ان يبين حكمه ومعناه فيقول ومثل أو في ان إما في نحو إما دي وإما النائية ثم يتكلم على حرف العطف لكن يبين حكمه ومعناه فيقول واول نفي النفي نوعان ولا نداء او امرا او اثباتا سدا ثم يتكلم على حرف العطف بل يبين معناه وحكمه فيقول وبل سلاف بعد مصحوبيها كلم اكن في مرض عند سيها والتيها هي الصحراء ويكمل الكلام على ذلك فيقول وانقل بها للثاني حكم الاول في الخبر المثبت والامر الجلي لذلك انتهى من بيان معاني حروف العطف ليذكر لنا بعد ذلك بعض احكام العطف هيذكر العطف على الضمير المتصل تعطف عليه أم لا تعطف عليه فيقول وإن على ضمير رفع متصل عضف تفصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد وايضا يذكر لنا العطف على ضمير الجهل اذا اردت ان تعطف على ضمير الجهل فقال وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما قد اتى في النسر والنظم الصحيح مثبتا وقوله في النسر والنظم كذا في أكثر النسخ وجاء في بعض النسخ وخاصة نسخة ابن هشام وهي منقوله من نسخة لتلميذ بن تلميذ ابن مالك المتأخرين وهو ابن النحاس في النظم والنثر، يعني بتقريم النظم على النثر. ولعلنا أشرنا في الكلام على ترجمة ابن مالك والتعريف بألفيته أن ابن مالك كان كثير النظر في كتبه والتغيير لها حتى يكون لكثير منها أكثر من إبراجها كما ذكرنا من قبل في تمييز وميزه وأن ابن مالك غير ذلك في أخر حياته فالذي يظهر والله اعلم أن كثيرا من هذه الاختلافات بين هذه النسخ يعود إلى أن ابن مالك نفسه كان يغير في ولا ويتقرع عليه أو وهو يراجعها نحو ذلك إلا أن هذه المستهى اختلطت فيما بعد فلم يمكن تمييز الإبراجة القديمة والإبراجة الحديثة إلا أنه مما يغلب على الظن أن الإبراجة القديمة حملها ولده بدر الدين لان بدر الدين من تلاميذ ابيه الكبار المتقدمين اخذ العلم عنه واخذ كثيرا من كتبه بل كل كتب ابن مالك الا متاخره ثم حدث بينهما شيء من الخلاف يسبب المساله الفقهيه وكان ابن مالك على دين ثابت وقوي فكره ذلك من ابنه أنه يترخص ببعض بعض رصفة الفقهاء فحدثت بينهما جفوة فخرج من دمشق وذهب إلى بعلبك وبعد وخافئ به طلب فعاد وأخذ مكان آديه وهو الذي نشر الفيه بشرحه فكثير من نسخ الألفية منسوخة من شرح ولد ابن مالك بدر الدين كان توسخ من شرحه فهو الذي نشر الإبراجة القديمة أما الإبراجة الحديثة فالذي يظهر أنها الذي نقلها المتأخرون من تلاميذ ابن مالك كابن الفتح البعلي وابن النحاس فلهذا نجد بكثير من هذه التغييرات أنها عبارة عن محاولة لإصلاح شيء في الأنفية إما عبارة منقوده أو إصلاحها إلى ما هو افضل كهذا الموضوع فعلى الروايه التي في أكثر النسخ في النذري والنذري هو إذا قال في النذر لم يحتاج بعد ذلك ان قول في النظر لان كل ما يجوز في النثر يجوز في النظر ولكن الروايه الاخرى في النظم والنثر تكون اوقع وأدق لان قوله في النثر لا يغني عن قوله في النظر لأن قوله, آخر لأن قوله في النظم لا يغني عن قوله في النثر قد في النظم ويجوز لكن لا يجوز في النثر فلهذا قال في النظم والنثر والله أعلم ثم ذكر بعد ذلك حذب حرف العطف أنه قد أحدث فبدأ بالسلام على حد في حرفي العطف الفاء والواو فقال والفاء قد تحذف ما عطفت والواو اذ لا نبتأ ثم بعد ذلك ذكر شيئا من خصائص حرف العطف الواو فقال وخجن فردت باقص عامل المزال قد بقي معموله دفعا لوهم استقي وقوله عامل المزال مزال أي محذوف وقوله لوهم اتقي في الفقاء ساعتين وكيف يتخلص المستافنين هنا بتحريك التنوين بالكسر على الآخر وبالضم وبالضم اتقين لأن العلم مضموح فهنا يجوز لك التخلص بالكسر وبالضم كما قلنا قبل قليل في وكل نتفر ثم بعد ذلك يتكلم على حذف المعطوف عليه فقال وحذف مسبوع بدا هنا السبع ثم تكلم على عطف الفعل على الفعل يعني كل كلام سابق كان في الظاهر ان عطف الاسم على الاسم فلهذا قال وعطفك الفعل على الفعل يقر الحاثناء في الأطفل مسدده يصح ولكنك إذا وقفت على حق المشددة الشعر فإنك تقف عليه في السكون نعم ثم تكلم عن عطف الفعل على الاسم فقال وعطف على اسم من شبه فعل فعلا وماذا يريد بالاسم الذي يشبه الفعل هو الوصف الأوصاف لانها مأخوذة من افعالها ثم تكلم عن عطف الاسم على الفعل وهي عكس المساله السابقه فقال وعكسا استعمل تجده سهلا فهذا هو التابع الثالث العاطف انتهى منه رحمه الله تعالى ينتقل الى التابع الرابع وهو البدن الذي سنقف عنده ان شاء الله تعالى ونستريح لنعود بعد ربع ساعة إن شاء الله تعالى في السادسة إنا ربعا والله أعلم ف... <تصفيق> السلام علي Panie <coughs> الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنستعين بالله عز وجل وندخل, وندخل إلى الباب الثالث والأربعين من أبواب ألفية بن مالك عليه رحمة الله وهو باب البدل الذي عقده في ثمانية أبيات ذكر فيها خمس مسائل المسألة الأولى تعريف البدل المسألة الثانية أنواع البدل والمسألة الثالثة إبدال الاسم الظاهر من ضمير الحاضر والمسألة الرابعة الإبدال من اسم الاستفهام المسألة الخامسة إبدال فعل من الفعل فبدأت العادة بتعريف البذل فقال رحمه الله تعالى التابع المقصود بالحكم بلا واططة هو المسمى بدلا وبعد أن عرف البذل ذكر لنا أنواع البذل فقال رحمه الله مطابقا أو بعض نوما يحتمل عليه ينفاء كمعطوف ببل وذان الابر بعز انقصوا إن صحف ودون قص خلق به سلب كذره خالدا وقبله اليداء واعرفه حقه وخذ نفلا مدى ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله على إذان الاسم الظاهر من ضمير الحاضر وماذا نريد بضمير الحاضر؟ المتكلم والمخاطب متكلم والمخاطب هم الحضور فقال رحمه الله ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جنا أو اقتضى بعضا أو اجتمالا كانك ابتهاجك استمالا ثم تكلم بعد ذلك على الإدلاء من اسم الاستفهام كأن تقول من عندك زيد أم عمر؟ فزيد بدل من من؟ فقال وبدل مضمن همزي لي همزا كمن ذا سعيد أم علي؟ وختم الباب بالكلام على إبدال الفعل من الفعل كأن تقول متى تأتي تسكن عندي اكرمك فتسكن بدل من تأتي وقال ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعلم ديناي عنه بذلك يكون رحمه الله تعالى قد انتهى من الكلام على التوابع يتكلم بعد ذلك عن النداء وهو كلام له ذيول، فسيجعل هذا الباب في النداء ثم سيتبعه بفصل يتعلق بالنداء ثم يتبعه بأبواب ايضا لها علاقه بالنداء فهذا الباب هو الباب الرابع والاربعون باب النداء وعقده رحمه الله في عشر بيتا تفضل يقول معلوم ان المنادى من المنصوبات يعني حكمه النص نعم هذا صحيح فلماذا أخره هنا عن المنصوبات فالجواب أن هذا مما أخذ عليه فلهذا نكث عليه أبوه شاف يروح سالك فقدم الكلام على النداء عند المحول به إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون هنا لأن المنادى من المفعول به نعم طيب قلنا أقده في 12 عشرة قيتاً ذكر فيه مسائل أربع مسائل الأولى ذكر حروف النداء ولماذا تكون والثانية حذف حروف النداء الثالثه اعراب المنادى والرابعه نداء ما فيه اجل فبدأ الباب بذكر حروف النداء ومن ينادى بها فقال والمنادى الناء او فناء يا واي وا كذا الا امها يا والهمذ للدام ووالمن ند او يا وغال والد اللفت تنس ثم تكلم على حذف حرف النداء فقال وغير مندوب ومضمر وما جمستغاه قد يعرى فعل ما وذاك في اسم الجنس والمشارله قل ومن يمنعه فانصر عازله ثم تكلم بعد ذلك على, على اعراب المنادى فان المنادى له صورتان الأولى أن يبنى على ما يرفع به والثانية أن يكون منصوبا فبين الحالة الأولى أن يبنى المناد على ما يرفع به فقال وابن المعرف المنادى المفردا انا الذي في رفعه قد عهدا والانظمام ما بنوا قبل الندا والاجر مجرات بناء جددا ثم بين الصوره الثالث للمنادى وهو المنادى المنصوب فقال والمفرد المنثور والمضاف وشبهه القبعه بمن خلاف وقوله وليجر مجرا لبناء الجبده جاء في بعض النسخ للبناء للمعلوم وليجر مجرا فإذا قلت مجرى فهو من الرباعي قجريا فلهذا ستقول مجرى بضم المين واذا قلت وليجري فهذا يجري من الفعل الثلاث جرى فستقول مجرى بفتح المين ثم بعد ذلك أكلم رحمه الله تعالى على حكم المنادى الموصوف بكلمة ابنه كأن تقول يا زيد بن عمرو ما حكم المنادى تضمه يا زيد أنت ابني تضمه يا زيد أم تبنيه على الفتح يا زيد تقول ونحو زيد ضم من نحو أزيد بن سعيد لا تهم والضم إلا يبلغن على علما ويبلغن على من قد حتما إذن لك الضم والفتح وقوله نحو الزيت وفي رواية أو في نصف الزيت وكلا هم كما عرفنا وقوله ويلي لبنى هذا الذي في نسخ الألفية وهو الذي يقتضي كلام في الراحه الانفيه وجاء في بعض الشروح المطبوعه او يللي ابنانا ولم يل ذلك في شيء من النسخ المخطوطه ثم انه يخالف المراد فإن الحكم المذكور هنا لا يكون إلا بأن يكون العلم والياً لبن ولبن يلي وليس الحكم في إحدى المسألتين وضم ان لم يلي لبن علما ويلي لبن علماً أنا لابد أن أقول يا زيد ابن عمر ابن بعد علم وزيد يليه علم بد أن يشتمع الأمران زيد ابن عمر وليس الحكم يختص بإحدى المثالاتين أن يأتي زيد بعد علم أو يأتي علم بعد زيد وانما الحكم يكون, بأن يكون لبن بعد علم ويله علم ازيد بن عمرو وهذا لا يؤديه الا الوقت ولا يؤديه الداله على التخيير او التنويع واذا قلنا ازيد فهو على قياسه مبنون على الظن فقيره من الاعلام المخرجه ولكن إذا قلنا أزيد بن عمرو فما هذا الفتح فيه أقوى للنحويين الذي يهمنا الآن أنه إتباع لفتحة ابن يعني ابن عمرو هذا منادى أو صفة مضاهة ابن عمر والاضافه دائما في النداء تلصق سواء كان في النداء او تابع للمناداء فيقول ان المنادى تبع وصفه المنادى هنا فتح تبعا لوصفه يعني لنعته والنعته ضمن التوابع وكل واحد منهما تبع الاخر فابن تبع بأنه نعت وزيد تبعه في هذه المساله وفي هذه المساله للغزون فيقولون اخبروني عن شيئين كلاهما تابع للاخر في وقت واحد وجاوب عن ذلك هو نحو يا زيد بن عمرو فابن تابع لزيت لأنه نعس وزيد زيتاء تابع اللي الفتح ثم بعد ذلك يتكلم رحمه الله تعالى على حكم المنادى المبني في ضرورة الشعر المنادى المبني يا محمد لو أردت أن تنوينه في الشعر تنوينه بغمتين ام بفتحتين يقول وظمم او انصر مضطرار الموينى مما له استحقاق ضم من بنياء فلت تقول يا محمد أو يا محمدا الشعر ثم بعد ذلك يتكلم على نداء ما فيه ال نعم فيقول وباضطرار خص جمع يا وال الا مع الله ومحج الجمل والاكثر اللهم بالتعويض وشدي اللهم في قريضي وقوله خص جمع وفي بعض النسخ خص جمع فعلى رواية الرافع خص جمع فخص مبني للمجهول وجمع نائب فاعله وعلى رواية الناصر خص فرافع الأم وجمع مفعوله ولعله يحصل هنا ان نذكر فائده في نداء لفظ الجلاله الله هو اكثر ما ينادى ولكثره ندائه كان لندائه خمسه اوجه شاءت في السماء الصورة الأولى وهي أكثرها اللهم لحز حرف النداء وتعويض مين المشجدة في آخره الصورة الثانية يا الله باثبات ألف يا النداء وقطع همزة الوصل وهذا كثيرة يا الله الصورة الثالثة يا الله يا الله بحذف ألفي يا أمندا وحذف همزة الوصل وهذا أقل من السابقين وأكثر مما بعدهم. الصورة الرابعة يا الله يا الله بإثبات الف يا النداء وحذف همزة الوصل وهذا قليل يا الله ولكنه وارد الوجه الخامس يا الله يا اللهم والجمع بين هياء النداء وميم التعويض وهذا في ضروره الشعر والعبره في كل ذلك في اجابه الدعاء نعم طيب هل هناك من سؤال او استفسار يا اخوان تفضل الوجه الثاني الذي هو الضولة أضع الوجه الثاني الذي هو الضولة السؤال عن أي بيت نعم أو يأني عدم على المساعدة الوجه الثاني هو هذا الذي في جميع المساعدة البيت ما لا لا لا ينكسر لا ينكسر من هذا الرجل رجل مستفعل مستفعل حركه سكون حركه سكون حركتان سكون مستفعل ولك في مستفعل حسب السكون الاول فتكون متفعل ولك حسب السكون الثاني ايضا متا في عيد متاعرون هذا نجاء في حشو الرجل لا, لا ينكسر البيت كسر البيت على ابن مالك لا, لا ينكسر البيت لكن قد تقول هذه اسهل أسلت نعم إذا جاء البيت بتفعيلته كاملة مستفعل فهو أسلت وإذا تنفيذ الزحاف سنوز الزحاف حساس بعضها جميل ومقبول وبعضها جائز ولكنه يسقي البيت لكنه جائز ولكنه يبقى أن أو وإن كانت أثرت خالف المعنى خالف المراد نعم رضا نعم ويا لي ويا لي ويا ويا ولا هذا الذي في النسخ وهذا الذي يقتضيه المعنى تفضل ويا الله متعل وهذا الذي ثقله لحفاء الاستماع لحافين. فثقله لكنه وهذا يوجد في كثير نعم ثاني وخمسين بعد خمسمائة ثاني وخمسين بعد وثمانين <500. تصفيق> <80. تصفيق> نعم شواء الظموم أول طالبهم او سيدنا قرارا لنا لما له استحقاق ضم من دينا على في قراءته نعم قلت بني طيب بما انك عتني الي انا أسأل. لماذا قلت او ولم يقل أبو أنصد نعم نقلت حركة الهمزة وهي الكسر الكسر أردتك في اعتراض ها؟ اشتقى ساكنان ولا نقلنا, نقلنا حركة الهمزة نقلنا حركة الهمزة ما أصل الجملة وظمم أو أنصد أو انصد انصد هذا أمر من ثلاثي من نصبع والأمر انصد بهمزة وطن اشتقى ساكنان فتخلصنا منهم بركسس نعم تفضل نعم نعم نعم لوهم التقي هذه على ماذا اتقي افتعظ افتعظ العلم مكومه نعم. التقي. ثالثة. نعم. نعم والنظر الى الحرف الثالث نعم والنظر الى الحرف الثالث ليس الى العين الحرف الثالث تكون مظلوما فيجوز لك مراعاة الضم او الكسر عن نعم نعم سؤال سؤال يا اخوان طيب بسم الله ثم بعد ذلك يدخل من الممالك الى فصل فيقول فصل وهذا هو اول فصل يذكره الممالك في ألفية والفاصل في العادة يكون بمساله فيها شيء من الطول أو التفصيل ولكنها متعلقة بما قبلها أما إذا كانت مستقلة حذبة أما إذا كانت متعلقة بما قبلها ولكن فيها تفصيل أو طول أو سبب من الاسباب فإنهم يجعلونها في فصل مستقل لكي يخصونها لها بكلام. نعم. نعم. حسن. هذا في كلام بعد كانوا أخواتها فلا. في ما ولا ولا سواء المشبهات بليتا قوله فصل هناك إنما جاء في نسخة واحدة وهي نسخة متاخره لكن في جميع النسخ عندي والشروح لم ترد كلمة لا لم ترد كلمة فصل كما أنه الجاري على ابواب الخلفيه لان الكلام على ما ولا ولا سوى ليس تابعا لكنا واخواتها يكون فصلا وانما هو باب مستقل ولو كان ذلك فصلا لانها تعمل عملا ليس وليس من اخوات كان لكانت اعراب المقاربه فصلا لأنها تعمل أيضا عمل كان نعم لكن ولكنهم يجعلون أفعال مقاربة بابا ويجعلون ما وأخواتها بابا فهذا هو الموافق لفعل ابن مالك في أفيته في أباب الأخرى وفي كتبه وقلنا هو الموافق أيضا لأكثر ما في النسخ هذا مما فات ان نبينهم من قبل وكان ينبغي ان نذكرهم من قبل نعم طيب قلنا هذا الفصل سيخص ابن مالك في مساله معينه فيها تفصيل لكنها تتعلق بما قبلها وهي حكم تابع المنادى سيتكلم في هذا الفصل على حكم تابع المنادى لو اتيت يا محمد ثم أتيت له بتابع كنعت يا محمد الفاضل أو معطوف يا محمد وزيد هذا التابع ما حكمه سيجعل الفصل في الكلام على حكم تابع المنادى وقد عقد هذا الفصل في سبعه ابيات فقال في المنادى المبني إنه يجب نصب تابعه إن كان هذا التابع مضافا إن كان التابع مضافا فيجب نصبه كأن تقول يا محمد قالب العلم أو يا محمد نستكى نحو ذلك قال تابع ذب المضاف دون ان أل ألزمه نصبا كأزيد ذا ثم يقول إنه يجوز في تابعه الرفع والنصب إذا كان مفردا إذا كان التابع مفردا فيجوز فيه الرفع والنصب كأن تقول يا زيد الكريم أو يا زيد الكريمه او تقول يا تميم اجمعون او يا تميم اجمعين فقال وما سواه ارفع او انصب وجعل او وما سواه ارفع او انصب ثم يقول اذا كان التابع نسقا يعني عطف نسق او بدلا فانه يعامل معاملة المنادى المستقل كأن اداه النداء دخلت عليه فتبنيه كما تبني المنادى وتنصبه كما تنصب المنادى فتقول يا زيد وعمر لكن لو عبطت عبد الرحمن تقول يا زيد وعبد الرحمن فقال واجعل كمستقل نسقا وبدلا أما إذا كان التابع نسقا فيه ألف فيجوز رفعه ونخبه كان تقول يا زيد والحارث أو, أو يا زيد فقال وان يكن مَصْحُوبُ ان لا نسق ففيه وجهان ورفع ثم يتكلم بعد ذلك على نداء اي وما توصف به اذا قلت يا ايها الرجل كيف تنادي أي وما يوصف وما يقع خفة لها بعد ذلك فقال وأيها مصحوب البعض خفة تلزم بالرفع لذاب المعرفة وأيها ذا أيها الذي ورد ووص أي بسوى هذا يرد وقوله مصحوب في وايها مصحوب الف وفي قوله وان يكن مصحوب الف هنا وهنا فيها الرفع مصحوب وفيها النصب مصحوبا وقوله في البيت الاخير وأي هذا ايها الذي ورد معنى الذي ورد هو ان تقول اي هذا او تقول ايها الذي يعني ان تصل أي بهذا او تصل ايها بالذي فقط ثم تكلم بعد ذلك على نداء أثناء الاشاره فقال وذو إشارة كأي في الصفة إن كان ترتها يفيش المعرفة إذن فالإشارة كأي فيما سبق بيانه ثم تكلم بعد ذلك على حكم المناد المبني إذا تكرر وأضين فإلى ما بعده فقال, وفي نحو فقال في نحو سعد سعد الاوس ينتصب ثان وضم واصفح اولا تصب فسعد كرره ثم ان الثاني المكرر ارافه وسعد هنا على ما نقص عليه كثير من الشراح وسعد ابن معاذ الأوصي الأوصاري رضي الله عنه وأرضاه وقال بعض الشراح لعل ابن مالك رحمه الله تعالى يخر بذلك إلى ما رواه البخاري وغيره في تاريخه الاوسط أن أهل مكه سمعوا قبل إسلام سعد بن معاذ وسعد بن عباده هاتفا يقول فإن يسلم السعدان يضحي محمد بمكه لا يخشى خلاف مخالفه فيا سعد سعد الاوس كن انت ناخرا ويا سعد سعد الخزر دينا الغضارف أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله كنت الدوس من يتعارفين فشاهد أن قوله يا سعد سعد الأوس ورد في مثل هذه الأشعار فلعله أراد ذلك فإن صح ذلك فان ابن مالك يكون قد اشار إلى ثلاثه ابيات من الشعر وقد ذكرنا البيتين السابقين وهذا الطالب أما البيتان السابقان فهذا امر واضح ومقطوع به واما هذا فعلى ما ذكره بعض الشراء والله اعلم ثم بعد ذلك ينتقل بنا ابن مالك الى باب وهو الباب الخامس والأربعون ويترجمه بقوله المنادى المضاف إلى ياء المتكلم وكما ترون جعله بابا ولم يجعله فاصلا مع أنه مسألة تتعلق بالنداء ولكن هذا الذي في المسخ فهو الباب الخامس والأربعون وقد عقده في ثلاثة أبيات فقط تكلم فيها على مسألة واحدة وهي حكم الاسم المنادى إلى ياء المتكلم فذكر في البداية ما يجوز في نداء اسم المضاف إلى المتكلم. اذا ناديت اسم إلى أن المتكلم فيجوز فيه اوجه ذكرها بقوله واجعل منادا صح ان كعبد عبدي عبد عبدا ابدياء خمسه اوجه ما شاء الله ثم ذكر ما يجوز في نداء لفظتين مسموعتين وهي يا ابن ام ويابن عم فقال وفتح او كسر وحذف ليستمر فيا ابن ام يابن عم لا مفر وقوله وفتح وفتح او كسر جاهز لابن والفتح والكسر وحذف ليستمر وهي اثلث ولكنها لم ترد إلا في نسخ قليلة وقوله وحدث يستمر كذا في النسخ وفي شرح الشاطبي وحذف ليشتهر وهذا هو لفظ الكافية الشافية وقوله يا ابن أم يشير الى قوله تعالى يا ابن ام في سوره قاها، وقوله يا ابن ام ويا ابن عم في النسخ مضبوطتان في الفتح يا ابن ام يا ابن ام ويا ابن عم وبالكسر يا ابن امي ويا ابن عمي وهما قراءتان سبعيتان في قوله تعالى يا ابن ام ثم بعد ذلك يذكر ابن مالك ما يجوز في نداء رخوتين مسموعتين وهما يا ابي ويا امي فقال وفي النداء ابت امه عرب واكبر او افتح ومن الياء واكبر او افتح ومن اليساء ثم بعد ذلك ينتقل إلى باب جديد وهو الباب السادس والأربعون ويعنينه بقوله أسماء لازمه النداء ويعقله في ثلاثة أبيات وواضح أن ذلك أقرب إلى كونه فصلا لأنها مسألة تتعلق بالنداء ولكنه لم يسمه فصلا وإنما جعله بابا اسماء لازمة النداء قلنا في هذه الأذيات ذكر مسألة واحدة وهي الاسماء التي لازمة النداء فلم تستعمل إلا مناداتا فبدأ في ذكر ما يلزم النداء سماعا فقال وفل بعض ما يخصب النداء لؤمان نومان كذا فهذه الألفاظ لم تستعمل سماعا إلا في النداء ثم ذكر بعد ذلك ما يلزم النداء قياسا تستطيع أن تقيس عليه ما لم نسمع فقال وطرد في سب الانثى وزن يا خباته والامر هكذا من الثلاثه اذن فلك أن تسب الانثى بوزن يا فعال قياسا وقوله في الشطر الثاني والأمر هكذا من القياس والأمر هكذا من الثلاثي يقول إن الأمر إن اسم فعل الأمر ها لا إن اسم فعل الأمر من الثلاثي لك أن تأتي به هكذا أي علافة عالي فتأخذ من نزل تقول نزالي ومن جلس جلاتي وهكذا يقول هذا قياس معلومه طيب جيدة لكن لا علاقة لها لهذا الباب لأنها ليست في النداء لا علاقة لهذا الشاطر في النداء بل هو حكم يتعلق بأسماء الأفعال ولعله إنما ذكره اشتراك الحكمين في وزن فعال فذكره ولا لا علاقة له بالنداء ابدا ثم بعد ذلك ذكر ما يشيع في النداء ولا ينقص يشيع ليس يلزم يشيع في النداء لكن ما ينقاش فقال وشاع في صد الذكور فعل ولا تقص، ثم ذكر ما خرج من ذلك في الضرورة فقال وجر في الشعر فلو يعني خرج كلمه فلو خرجت من النداء فلم تستعمل مناده بل جرة وهذا في ضرورة الشعر لذلك انتهى من الكلام على النداء وأحكامه الخاصة به انتقل إلى الباب السابع والأربعين وهو باب الاستغاثة وعقده في ثلاثة أبيات وذكره هذا الباب بعد باب النداء فهو مناسبة واضحة فإن الاستغاثه إنما تكون في الأسماء المناداه فذكر في هذه الابيات الثلاثه حالتين المستغاث المستغاث له حالتان الأولى أي جرب اللام والثانيه ان ياتي بعده الف فقال في الصوره الاولى وهي ان تضر المستغاه بالله وهذا هو الاكثر كان تقول يا لله للمسلمين فقال إذا استغيت اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيادا مرتضا وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر اتيا ثم يذكر الصورة الثانية المستغاف وهو أن تأتي بعده بألف فتقول يا جيدا لعمر فقال ولا ممستغي عاقبت الف الف ما اعربها ولا ممستغي عاقبت الف يحتمل اعرابان الاول ان الف والمفعول به محذوف أي ولا ممستغيث عاقبتها الف عاقبتها جاء جاءت بدلها والاحتمال الثاني أن يكون مفعولا به أي ولا ممستغيث هي التي عاقبت ألفا ثم وقف لضروره الشعر او على لغة ربيعه والمعنى ان المستغاث يتعاقب عليه اللام والالف اما ان تأتي باللام او تاتي بالالف يتعاقبان ولا يجتمعان ثم ختم ذلك لبيان أن الاسم المتعجب منه قد يعامل كالمستغاث، فتقول مثلا في التعجب في العجب مثلا تقول يا لا العجب تجره بالله من مفتوحة أو تأتي بعده بألف فتقول يا عجبا فقال ومثله منذ تعذب انث ثم ينتقل بعد ذلك الى الباب الثامن والاربعين وهو باب الندبه فيعقده في سبعه ابيات ومناسبه ذكره هنا واضحه لان الندبه ايضا لا تكون الا في الاسماء المنابه ويذكر في هذه الاديات السبعه اربع مسائل الاولى حكم المندوب والثانيه الذي يندب والذي لا يندب الثالثه وصل الالف باخر المندوب والمساله الرابعه زيادة هاء السكت في آخر المندوب، فذكر أو فبدأ الباب بالكلام على حكم المندوب ولم يعرفه، وتعرف الندبة هو نداء المتفجع عليه بقولك وزيدا وإسلامه. تفجعا على يأنيك أو نداء المتوجع منه شيء يؤلمك كقولك ورأسه هذا الذي يسمى النجرة فبدأ ببيان حكم المندوب فقال ما للمنادجا لمندوب يقول إعرابه اعراب المندوب كاعراب المنادى في الاحكام المذكوره في باب النداء ثم لا يذكر الذي يندب والذي لا يندب فقال وما نكثر لمن ندب ولا ما ادماء ويندب الموصول بالذي اشتهر كبصر جمجم يلي ومن حفر يريد ومن حفر بئر زمزم ثم قدم بئر زمزم بلفه وحفر كبئر زمزم يلي ومن حفر وقوله ويندب الموصول الموصول ال في قوله الموصول هو اسم الموصول ال اسم موصول بمعنى الذي يعني ينبغي الذي يوصل بالذي اشتهر فأل اسم الموصول واين صلته ها وصفه صريحه صلة ال اين صله ال كلمه موصول هل يلغز فقال ما موصول وقع صلة موصول وقع صلة وقال النازم يا قارئ الأنفية العجيبة في أي بيتها أدت غريبة موصول نضحى صلة فلتجبي أما قريب يا فريد الأدبي فأجيب شفاضلا علاه في الورى انتشر ونظمه الدر الثمين قد بهر الغزت موصولا بدا وما استثر في يندب الموصول بالذي اشتهر طيب هذا مما يعني يترتف به كفاض الالفيه ثم بعد ذلك يختم الكلام لا, لا يختم من يتكلم على وصل الالف باخر المندوب كان تقول يا زيد او في نسبه عبد الرحمن يا عبد الرحمن وهكذا فقال ومنتهى المندوب صله بالالف مكلوها إن كان مثلها حذف كذا فسنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها مثل أمل والشكل حتما أو له مجالسا إن, إن يكن فاتح بوهم اللابسا ثم يتكلم على نيادة حائزتك في اخر المذبوب كان تقول في نذبه زيد وزيداه او في نذبه عبد الرحمن وعبد الرحماناه فقال وواقفا زدهاء سكت ان تلد وان تشاف المد وانها لا تزد وقائلا وعبد يا وعبدي ياوى عبدا من في الندا ياذا سكون ابدا وقوله وان تشاء فالمد فيه روايتان الرفع فالمد فهو خبر لمبتدا المحذوف أو خبر بمبتدأ محدوف والرواية الأخرى النص فالمدى فهو محول به لفعل محذوف ينتقل بعد ذلك إلى الكلام على الترخيز هل هناك سؤال يا اخوان أو استفتاق وايها ايها الذين امنوا نعم وايها نعم يلزم وتلزم. توجيه هذا البيت نقراه مره اخرى ولا يتوسع فيه وأيها مصحوب ال بعد صفه وفي مصحوب روايتان مصحوب ومصحوبه تلزم بالرفع لدى المعرفة وتلزم في روايتان تلزم ويلزم اختلف معرب الألفية في اعراب هذا البيت اختلافا كثيرا وطويلا والظاهر من سياق الأبيات وهو الذي رجحه الشيخ خالد في عراب الألفية أن أيها مبتدا أول أيها مبتدأ أول ومصحوب مبتدا ثاني اين خبره صفه والمبتدا الثاني وخبره خبر ايها اليها مصحوب الصفة صفه هو الرابط بين جمله الخبر والمبتدا والرابط الضمير المحذوف بعد. في بعد لان المضاف إليه محدوده بعدها يعني وأيها مصحوب ا صفه بعدها ويلزم بالياء خبر ثان عن مصحوب مصحوب صفه والمصحوب يلزم وهو خبر ثان لمصحوب واما تلزم بروايه التاء فهي نعس لصفه صفه تلزم فهذا ما يمكن ان يقال وفي البيت اختلاف طويل في اعرابه خلاص تريث نعم تفضل نعم وذو اشاره وذو اشاره كاين في الكتاب باقي ان كان تركها يخيط معرفه يخيط يعني يفوت المعرفه نعم نعم نعم في نحو سعد في نحو سعد اولا هذا ثاني وضم وفتح أو ولم تخف ثاني وضم وفتح أو ولم تخف ثاني وضم وفتح ثاني وضم وفتح أو تخف نعم بتخفيف الهمس نعم صحيح أنا قرأت هذه تحقيق الهمس لا هي بتحفيز الهمس بتحفيز الهمس في نحى سعد سعد الأوس ينتقض ثان وضم وسط حولا تصب نعم هي بتحفيز الهمس اللي يستقيم البيت اللي هي يستقيم الوزن ثان وضم مستفع عيلون ما وف ما وف تحو متف عيل ولو قيل وف تح لخارج ما وف تح متفعل علي كيف صار الوصف لان مستفعل كما قلنا اما تكون مستفعلا او مستفعلا او مفعلا ولا تكون غير ذلك فهنا تخفى الهمضه لكي يكون وزن متفعل ما هو كالحو نعم بالتخطيف وهو عندي بالتخطيف لكن قراته بالتحقيق فهو خطا وسبق لسان في نفس البيت نفسه كاللمات نعم في نفسه سعد سعد لو لتصف مخففة نعم مخففة انقرأتها ايضا بالتحقيق هو خطا نحن نقرأتها بالتخطيص نعم بالتخصيص ايضا طيب بقي السؤالي اخوان نعم واصل لي ماذا يقول نعم يندب الموصول نعم لا من الذي يقول خطا نعم لا في العراق شيء اخر هو اسم الموصول لان الضمائر تعود اليه والفاعل يعود اليه لكنه في العراق من قواعد الاعراب ان لتم اذا كان على نغب الحرف فان الاعراب يتجاوز يتجاوز الاعراب من ذلك فقط لكنه في المعنى في الحكم هو اسم تعود الى الضمائر هذا, هذا اسم لم الحرف هو أن مشكلته انه يشبه الحرف فشبهه للحرف هو الذي يعني اي اسم يشبه, يشبه الحرف تكون في مشكله يعني اقل مشكلاته انه ينتقل للعرب والبنات فكيف اذا كان شبهه شديدا جدا حتى العراق قد يتجاوزه هذا ايضا حتى في الاستثناء لماذا ننتقله في الاستثناء ايضا في الاستثناء وقف من جاء القوم غير زيد الاستثناء وقع على زيد ام وقع على غير لا على زيد على, على غير في المعنى المستثنى زيد لكن نصب الاستثناء وقع على زيد اما وقع على غير لانه اسم يتحمل العراق والجنه نفسها نفس المعنى لكن ضع مكان غير الله. سبق جاء القوم إلا زيدا. فالاعراب وقع على إلا ولا على زيد. وفي الحقيقه وقع على إلا. في استثناء وقع على إلا. لكن إلا حرف لا يتحمل الاعراب. فانتقل الاعراب من إلى ما بعده إلا زيدا. كذلك لو جاء القائم جاء ثعب. العراب وقع على ألف يعني الذي لكن إلا ألف من أشبه في الحرب فانتقل العراب منها إلى ما بعدها قلت القائمه ماذا يمكننا أن تقول ماذا من الحروف تشبه ماذا من الحروف تشبه ماذا من الحروف هذا عام شبه عام نقول مثلا من اسم استفهام بنية لأنها أشفات هل أشفات هل في المعنى استفهام استفهام لكن ما أشفاتها هو اللفظ عن اللفظ واحد لا اللفظ يختلف لكن المعنى واحد لكن آل الاستفهام الموصولة لفظها لفظها يشبه آل التعريفية فالشبه اللفظي هو الذي يسبب هذه المشكلة فلهذا العرب اجرتها مجرى الحرفيه جعلت العرب يتجاوزها أما بقيه الشبه هي شبه عام في المعنى في عدد الحروف وفي المياده فالشبه ليس واحد هنا وهناك نعم نعم طبعا خلاف معروف خلاف ال الموصوله معروف في ثلاث مداهل للنحويين وهذا هو قول الجمهور ان ال الموصوله اسم وهو الصحيح لان الضمير يعود اليه الضمير يعود اليه فالضمير لا يعود الا الى اسم, اسم قطعه لا يعود الى حرف هنا في قول آخر أنها حرف وهو قول الأخرش أنا ما أذكر أنها حرف وهنا قول ثالث أغنى في المسألة نسيته الآن فالخلاف مشهور لكن الكلام على قول الجمهور نعم الشبه الوضعي في فيها شبه الوضعي والديادة فيها شبه الوضعي والديادة الشبه الوضعي كونه على حرفين وزياده وهو شبه الصوره حتى كافه الخطا مثلا ايضا شبه لفظي شبه في اللفظ لمحط واحد لكن ما تشبه فيه. ما فيها شبه صوري مثل أنا من على حرفين ايضا سواء الموصولة أو استفهام أو شرب فهي زادت على الشبه للشبه الصوري نعم سؤال يا أخوان نعم هل تحبون أن أسئلة وقلت دقيقتان نعم العلال تعليل المحوي العلال المحوي على ثلاثة أصناف مذكرة في كتب النحو النوع الأول العلال المقطوع بها كأن تقول إنما حرك في الجيم في قولك اخرج الآن لالتقاء الساكنين هذه علة المقطوع عنها لأنها ظاهرة. وهي العلل التي يعتمد عليها النحويون. ودع الثاني هي العلل التي يصل إليها النحويون بالنظر في الأشفاء والنظائر من ذلك. إذا أن الحق في هذا الباب والحق في هذا الباب والحق في هذا الباب في هذا الباب, في هذا الباب كلها تسير على طريقة واحدة، إذا فهي تعود إلى هذه العلة المشتركة. في عله مشتركه في هذه الابواب اذا فتحكم يعود الى هذه العله انه مع الاستقراء استقراء النظائر والاشباح ونحو ذلك كان تقول مثلا ان الرافع جعلوه للعمد لقلتها والنصر جعلوه للعضلات لكثرتها المنصوبات اكثر من المرفوعات فجعلوا الضب وهو ثقيل للعمد لانها قليله وجعلوا النصب وهو خفيف للفضلات لانها كثيره ليكون اكثر كلامهم على الخفيف وهذا النوع الثاني يقبل القبول والرد قد تقبله وقد ترفضه ماشي لكن رفضته لا بد من تعليل هذا هو صاحب والنوع الثالث من العلل هي العلل التخيليه يعني علل لا تقال الا بعد ورود السماء كالسماء ثم نحاول ان في باي عله لا تهمنا العله من السماء ومن ذلك مثلا ان تقول من الاحكام المعروفة ان هل اذا جاء بعدها فعل فيجب ان يليها الفعل واذا لم يرد بعدها فعل فيجب ان يليها لسل فتقول هل محمد قائم شاعث الاشكال في ذلك لكن لو عبرت بقامة او يقوم لا تقول هل محمد قامة او هل محمد يقوم فلنبت أن تأتي بالفعل بعد هل يقول هل قام محمد هل يقوم محمد هذا الورث المجتمع حاولوا أن يعدلوا ذلك فقالوا إن هل إذا جاء بعدها الفعل, ما الفعل؟ فإنها تشتاق إليك ولا تنفصل عنه هذه علة تخيلية هم يعرفون العله تخيلية فهذه كما يقول كالزهرة شم ولا كلمس لا تناقش فيها فقط مجرد العديد لكن العبرة في النوع الأول والثاني هو الذي يقوم عليه الاقيسه القياس يقوم والثاني والأمر كما قال الخليل بن أحمد رحمه عندما سئل عن ذلك فقال نحن النحويين كرجل دخل بيتا دخل قصرا جميلا وقد صحت عنده حكمة البالي، يعني علم أن البالي كان حاكيما وهو يبني فجعل يقول إنما جعل الباب هنا لهذه الحكمة فجعل النافذة هنا لهذه الحكمة فجعل الغرفه هنا لهذه الحكمة فهو يعلل شيء بعد وقوعه لأنه صحت عنده حكمة أنواب وكذلك النحويون صحت عندهم حكمة العرب في لغتهم انهم وضعوها لحكم وعلل فحاولوا ان يعللوا بهذا الامر قال فان أصدنا هذا الذي اردناه وان لم نصب فسناتي غيرنا بما عنده نحن نتعلم على الاخرى بحيث حيث انتهينا منه ما في مشكلة لكن لو اردنا ان نقيس عليه اللغه القياسيه اللغة سنحتاج كل اصر ثم ثمن ان نقيس اشياء جديده لم تسمع كيف تقيسها لا تقيس الا بوجود عله مشتركه الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله وضياكم في مغرب ليلة الخامس والعشرين من شهر رجب من سنة 230 وأربعانيات وألف منهجة المصطفى عليه الصلاة والسلام في جامع الزهرات المدينة البخيرية ناقر بحمد الله وتوفيطه الدرس السادس من زر سفة الألفية ابن مالك عليه رحمه الله وكنا قد توقفنا عند الباب التاسع والأربعين من أبواب هذه الألفية وجعله ابن مالك للترخيم الباب التاسع والأربعون باب الترخيم وعقده رحمه الله في 12 بيتا ذكر فيه خمس مسائل المسألة الأولى تعريف الترخيم والمسألة الثانية ما يرخم وما لا يرخم والمسألة الثالثة ما يحذف في الترخيم مع الحرف الأخير والمسألة الرابعة لغة الترخيم والمسألة الخامسة ترخيم غير المنادى فقال في عادته في أول الباب في تعريف الترخيم ترخيما نحذف احذف آخر المنادى كيا في فيما منع فعرف الترخيم والترخيم هو حذف آخر المنادى كما قال ابن مالك كان تقول في يسعى يسعى وكان تقول في يا فاطمه يا فاطمه فتحذف التاسع هذا الترخيم والمراد منه التحبب الى المنادا ثم بين بعد ذلك رحمه الله ما يرخم ومانا يرخم فقال وجوزنه مطلقا في كل ما انلف بها والذي قد رخما بأذفها وفره بعد وحضنا ترخيما ما من هذه اله قد خلا إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم ثم ذكر بعد ذلك ما يحدث في الترخيم مع الحرف الاخير فنحن عرفنا ان الترخيم هو حذف الحرف الاخير لكن قد يحدث مع الحرف الاخير اشياء اخرى بسبب الترخيم فقال في بيان ذلك ومع الاخر احذف الذي تلا ازيد لينا ساكنا مكملا أربعة ففاعدا والخلف في وظم وياء بهما فتح قفي والعجز احذف من مركب وقام فخيم جملة وذا امر نقل وقوله ان زيد ليلا أو ان زيد ليلا ثم رواية في النسخ يتفرران كثيرا في هذه الكلمة لينا أو لينا فلينا بالفتح هو مخصف من ليجنا ولين بالكسر هو على معنى الإضافة أي إن زيدها لين. فالمعنيان مقبولا وقوله في ترخيم الجملة وذا عمر نقل تقول إن عمرا رحمه الله نقل الترخيم في الجملة فمن عمر هذا سيبويه نعم هو سيبويه فسيب ويف لقبها وكنيته أن المشهور قبوبشف واسمه عمرو ابن عثمان ابن قنبر وفيه يقول الزمخشري أبو القاسم صاحب الكشاف المشهور مدح الا صلى الاله صلاة صدق على عمرو بن عثمان بن قنبر فإن كتابه لم يغن عنه بن قلم ولا ابناء منبر وكتاب سيبويه هو اعظم واهم كتب النحو وهو موجود ومحقق ومطبوع وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في شرحه في ترجمة سيبويت كان رحمه الله ثقة ثبتا فيما ينقل محققا في علمه لم ير في زمانه مثله فهما لكلام العرب وشرحا لمقاصده وكان سنيا في مذهبه توفي وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة على الراجح توفي وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وقد خلف لنا هذا العلم العظيم والكتاب العظيم والعظمه في عمل سيد رحمه الله تعالى من عدة جهات من أهمها أنه نقل النحو المرحلة المشافهة التي كانت عند مشايخه إلى مرحلة الكتابة فهو أول من ألف كتابا في النحو العربي ويكاد يكون كتابه أول كتاب في بالحضارة الإسلامية لم يثقه في ذلك على ما يعرف إلا موطأ مالك موطأ مالك لم ينقل مكتوبا إلا في أزناه المتأخرة، وإنما في زمان مالك وبعده كان ينقل غالبا بالرواية. أما سيبويه فمنذ أول كتابه وهو ينقل مكتوبا وينقل بالرواية من الكتاب. يثوب يا رحمه الله تعالى سنة ثمانين ومئة. يعني في القرن في القرن الثاني وسيب ويف هذه كلمة مركبه ترتيب مز معناها على المشهور رائحة التفاح لأن رائحته كانت جميلة كانت جميلة كانت جميلة أين ذهب الصوت؟ أولقه وافتحه تشكيبه شغال ولا لا نعم نقول رائحته كانت جميلة أصدف مسموعي أخوان تفضل تفضل هذا امر مذكور لكنه ليس ثابتا يذكر في التراجم ان له كتابين لكن كتب التراجم لا يثق بكل ما فيها ولو كان بالفعل له مثل هذه الكتب لعرفت من فشلت من العلماء وذكرتهم ونقلت ونقل عنها يعني أمر عظيم كبير ثم بعد ذلك لا يأتي خطر في كتب التراجم هذا يضعفه لو كان أمرا غير مهم أو كذا وربما غير مهم فاكتفوا بذكره التراجم. أمر عظيم أن يؤلف عالم عظيم كبير عيسى بن عمر كتابين وأول ما أوله ثم بعد الثالي عرفان ولا يذكران ولا ينقلان ولا يعني كما ذكر في بعض في نكر نسيث العالم على ما نذكر نقل عن أحدهم أن ابن مالك شرح التي يجعلها سمى شرحه السيد كذا لكن ما ذكره أكثر مضعف لهذا النقل أن شرحه غير موجود ولم ينقل عنه ولا يعرف ولم ينقل مسائل عنه شرح بمالك لألفية ثم لا يصل إلينا هذا ما يتصور ف لا يكفي ذلك لإثبات هذا النسيب لعيسى بن عمر. نعود نقول سبوي معناه على المشروع رائحة التفاح لأنه كان ذا رائحة طيبة وقيل لنطافته والتفاح من آل الفواكه على وينسب إليه بعض الأبيات من الشعر تنسبها كتب التراجم أيضا من أشهرها هذين البيتين من أشهرها هذين البيتان يقول لسان لسان معرب في حياته فيا ليته في موقف الحشر يسلم وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقن وما ضرد تقوى لسان معجم وذلك لأنه اعجمي فارسي وكان في أول أمره طالب أحده ثم لحن عند شيخه فانصرف إلى طلب اللغه ولازم الخليل طويلا حتى أخذ ما عنده ثم انتقل بعد ذلك إلى بقية العلماء الكبار الجبال الذين كانوا في حياته وجمع ما عندهم من نحو ولغه مع أن كل عالم من هؤلاء كان عنده مئات الطلبة كل مجموعة من الطلبة ينقلون علما من علمه كابي عمر ابن العلاء البصري كانت حلقته فيها مئات الطلاب طلاب فقط ياخذون عنه القراءات وطلاب ياخذون عنه اللغه السمع والحفظ ناشاء وطلاب ياخذون عنه النحو وهكذا فلا تستجد مثلا فلان او يعرف الا انه نقل القراءه عن ابي عمرو وفلان نقل اللغه عن اقمع خاصه متخصص في هذا الامر اما صفي فنقل عن الخليل كل علمه فيما يتعلق بالنحو واللغه وكذلك ابي العلاء أبي عمرو بن العلاء ولقفش الاكبر ويونس بن حبيب وهؤلاء هم جبال النحو هم الذين سمعوا اللغه عن العرب ثم عادوا بعد ذلك وتفرغوا لاستقراء اللغة واستنباط القواعد فالخليل استنبط قواعد ويونس استنبط قواعد أخرى والأخفش الأكبر استنبط قواعد اخرى أغلب هذه القواعد مشتركه لكن عندها هذا قواعد لم يستنبطها الآخر وهكذا فتفرّقت النحو فيهم اللغة فيهم فهو جمع كل ذلك هذه عظمه وايضا كما قلنا نقل اللغه والنحو من مرحله المشاغل الى مرحله الكتابه والتسجيل حتى ان بعض الناس شك في كذبه ومن هؤلاء شيخه ابو زيد الانصاري وهو من كبار اهل اللغه والحفظه وقد لا ان هذا الغلام يجمع علم هؤلاء ثم يسجدهم في كتاب إنه يكتب عليهم فقالوا إنه نقل عنك في الكتاب فقال اروني كتابهم فعندما أخذ بكتابه وقرأه قال أبو زيد لقد صدق في كل ما نقل عني وإنه لحري أن يصدق عن غيبه وصار أبو زيد بعد ذلك إذا جاء ذكر في في كتابه قال إذا قال فيبوي حدثني الثقه فأيّا يعني فصار يستقبله وأبو زيد طبعا عمر طويلا بعد فيبوي فيبوي توفي صغيرا في سنة ثمانية وثمانين وأبو زيد امتد في حياته إلى سنة أربعة عشر ومائتين على ما اذكر وابن مالك رحمه الله تعالى لم يذكر في ابويه في هذا النظم الا في هذا الموضع طيب ثم بعد ذلك ولدينا في باب الترخيم ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى لغتي الترخيم اللغه الاولى تسمى لغه من ينتظر واللغه الثانيه تسمى لغه من لا ينتظر فقال رحمه الله تعالى وان نويت بعد حذف ما حذف فالباقي استعمل بما فيه الف واجعله لم ين ومحذوخ كما لو كان بالآخر وضعنتم مما فقل على الأول هي ثمود يا ويا ثمي على الثاني بيا والتزم الأول فيك مسلمه والتزم الأول فيك مسلمه وجوز الوجهين فيك مسلمه وقوله واجعله ان لم ينو محذوف كذا في جميع النسخ المخطوطه الا نسخه واحده فجاء فيها واجعله إن لم تنو محذوفا وهذه النسخه جاءت عدة شروح والمعنى واحد ثم ختم الباب بالكلام على ترخيم غير المنادى لاننا قلنا منذ البدايه ان الترخيم خاص بالنداء وهنا تكلم على ترخيم غير المنادى فقال وللاضطرار رخم دون نداء ما من يصلح نحو احمد ثم بعد ذلك عقد الباب التالي للاختصاص والبابان السابقان النذبه والترقين علاقتهما وارتباطهما بالنداء واضحه جدا لانهما لا يكونان الا في النداء واما هذا الباب باب فإنه فانه لا يرتبط بالنداء وانما ذكره ابن مالك هنا لان الاختصاص له صورتان الصوره الاولى تشبه النداء في الصوره فلهذا ذكره هنا نقول الباب المتم الخمسين هو باب الاختصاص وعقده في بيتين يتيمين وقبل ذلك نتكلم على أسلوب الاختصار أسلوب الاختصار المراد بالاختصار يعني الاسم المنصوب على الاختصار ويكون المراد بهذا الاسم المتكلم نفسه. ان تأتي باسم تنصبه على الاختصاص وأن تريد بهذا الاسم نفسك وفي ولهذا الاسلوب سورة الصوره الأولى كأسلوب النداء لكن من دوني يا النداء من دون حق النداء ويكون ذلك بأي كما تنادي ايث النداء كذلك هنا لكن بلا يد فتقول مثلا لنفسك اثبت ايها البطل تريد نفسك او تقول اذا كنت كسلان اجتحف ايها الكسلان هذا سما النقص على الاقتصاد فتعامله هذه الصوره الصورة في الصورة تصورة النداء فلهذا تعاملها تعربها في النداء تقول اثبت ايها ربطل كما تذلل المنادى هناك وبهذه الصورة يقول ابن مالك رحمه الله تعالى الاختصاص كنداء دونيا كأيها الفتى بإثل رجونيا يقول كما تقول ارجوني أيها الفتى ارجوني أيها الفتى وأنت تريد بأيها الفتى نستكى الصورة الثانية تكون بالمعرف المعرف بأل تأتي بمعرف بأل وتقصد بذلك نستكى أرضكم هذن المتكلمين وتقصدون انفسكم كان تقول نحن المسلمين نحب الخير نحن نحب الخير مبتدا وخبر والمسلمين هذا منصوب على الاختصاص وتقصدون بذلك انفسكم وفي الحديث نحن معاشر الانبياء لا نرى نحن لا نرسل ثم معاشر الأنبياء نصبها على الاختصاص طبعا معاشر الأنبياء أضيفت إلى ما فيه أل فاكتسبت ذلك وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله وقد يرادا دون أن ينتل وأل كمثل نحن العرب أسخى من بدل أي نحن أسخى ثم أنخل العرب ونصبها على الاختصاص ونصبها على الاختصاص تكون بفعل يدل على الاختصاص كأعني أو اقصد أو أريد أو نعم ذلك ثم يتقل بعد ذلك إذا الباب الحادي والخمسين وهو باب التحذير والإغراء باب التحديد والاغراء فيعقده لنا في خمسه ابيات يذكر فيها مسالتين المساله الاولى التحديد وصوره الثلاث المساله الثانيه الاغراء وصورته ولن يعرف التحذير والإغراء فلهذا يعرف التحذير والإغراء فالتحذير أسلوب ينبه به المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه والإغراء أسلوب ينبه به المخاطب على أمر حسن ليفعله الذي سيحتم به ابن مالك هو ذكر صور أسلوب التحذير وأسلوب الإغراء فالأسلوب التحذير له ثلاث صور والإغراء له صورة ثلاث الصورة الأولى يبدأ بالتحذير صور التحذير الثلاث الصورة الأولى تكون بإيجاكات نحن اياك والشر في الواو اياك والشر ويمكن تستغني عن الواو تقول اياك الشر اياك المنصوب على نقطه لما ومنصوب بماذا بفعل بفعل محذوف وجوبا وفي ذلك يقول ابن مالك في هذه الصوره إياك والشر ونحوه نخب محذر بما استثاره وجب ودون عطف باء بان فبين هذه الصوره وان الناصب بفعل محذوف وجوبا وقوله نخب محذر اي نخب محذر وهذا الذي في كل النسخ والشروح وجاء في شرح الهواري نصب محذرا اي اياك والشر ونحوه نصب محذرا بما استثاره وجب والصوره الثانيه في التحذير لأن تأتي بلسم المحذر منه مضاهًا إلى ضمير مخاطب كأن تقول رأسك أو تقول كتابك فهذا أسلوب تحذيف ولكنه منصوب بفعل محذوف من لكن لك أن تظهره فتقول نحن رأسك أو احفظ كتابك فإن عطفت او كررت كان النصب بفعل محذوف وجوبا كان تقول راسك والحائط كتابك واللصق والنسوب الثالث للتحديد هو ان تاتي من محذر منه بلا اضافه الى كافه المخاطر كان تقول الأسد أو تقول الكتاب وهذا أيضا نصوب بفعل محذوف جوازا لك أن تظهره فتقول احذر الأسد احفظ كتابك احفظ الكتاب إلا إن عدقت أو خررت فيكون نصب فعل محذوف وجوبا كان تقول الأسد الأسد أو الأسد والغنم وفي هاتين الصورتين للتحديث يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وما سواه فتر فعله لم يلزم إلا مع العطب أو التكرار كالضيغم, كالضيغم الضيغم يا بسار وقوله التكرار يفتح الساعة. لا بكثرها التكرار وقالوا ان المصادر على هذا الوزن بفتح التاء التكرار الا كلمتين احداهما التجفاف والاخرى نسيتها نعم التبيان. أحسن التجفاف والتبيان المصادر أن هذا الوزن تكون بفتح الثالث التكرار إلا هاتين كلمتين أما في اسم فيكون بالكسر كالتين فهذه فائدة طيب وبعد أن ذكر التحذير وصوره بين أن هناك في المسموع ما شذ عن ذلك، فقال وشذ إياه وإياه أشد، وعن تبيء القصد من قات تبادل. بذلك انتهى من الكلام على التحذير وصوره لينتقل الى إلى الكلام عن الإغراء وصورته، فقال. وكمحذر محذر أتوك محذر من يجعل مغر به في كل ما قد فصلا فله صورتان الثانية والثالثة من صور التحذير وأما صورة الأولى في إياك على فاته الإغراء. ثم بعد ذلك سينتقل الى باب جديد لا علاقه له بما قبله وهو الباب الثاني والخمسون باب اسماء الافعال والاصوات وعقده في ثمانية ابيات واول ما نقوله في ذلك أن الذي كان ينبغي أن يكون هذا الباب مع أبواب الأسماء العاملة عمل فعلها لأنها تعمل عمل أفعالها كان ينبغي أن يتره مع المصادر واسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وسكفينه وقوله في الترجمة اسمه الأفعالي والأصوات قوله والأصوات ساقظة من بعض المساق وإثباتها أنسى بمضمون الباب لأنه ذكر الكلام على أسماء الأصوات في آخر الباب وفي هذه الأجيات الثمانية ذكر رحمه الله تعالى ثمانية مسائل المسألة الأولى تعريف أسماء الأفعال والمسألة الثانية مجيئها بمعاني الأفعال الثلاثه الماضي والمضارع والأمر المسألة الثالثة مجيئها من شده الجملة المسألة الرابعة مجيئها من المصدر. المسألة الخامسة عملها عمل فعلها المسألة السادسة تعريفها وتنكيرها المسألة السابعة تعريف اسماء الأقوات المسألة الثامنة بناء أسماء الأفعال والأصوات فبدأ الباب بتعريف أسماء الأفعال فقال رحمه الله ما ناغ عن فعل كشتان وصح هو اسم فعل وكذا أو وهو ما فعرف اسم الفعل ومثل له بارضعة امثله ثم ذكر بعد ذلك ان اسم الافعال جاءت بمعنى الفعل الماضي والمضارع والامر وان الاكثر في ذلك أن تاتي بمعنى فعل الامر فقال وما بمعنى فعالك امينك كثر. وغيره كوي وهي هذا نصر. ثم ذكر بعد ذلك أن أسماء الأفعال قد تأتي من شبه الجملة تنقل شبه الجملة فتكون أسماء أفعال في الأصل تنقل من فعل بمعنى الفعل لكن قد تنقل من شبه الجملة من الجر والمجرور والظرف فقال والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك فعليك إذا كان جر مجرور فليس من أسمائه الفعل ولكن إذا كان بمعنى إلجم كان تقل عليك زيدا يعني انزل زيدا حينئذ ليست جارا ومجرورا وانما هي اسم بمعنى الفعل انزل <تصفيق> ثم ذكر مسيء باسم الفعل من المصدر فقال كذا روي تبلها ناصبين ويعملان الخفض ثم تكلم بعد ذلك على عمل اسماء الافعال وانها تعمل عمل افعالها فقال وما لما تنوب عنه من عمل لها واخطر ما لدي فيه العمل وقوله ما لدي هذا الذي في جميع نسخ التحقيق وأكثر شروح الأنفية وجاء في شرح المكهودي ما الذي أي وأخر ما الذي فيه العمل وقال الشاطئين في شرحه جاء في بعض النسخ وأخر ما لذا أي وأخر ما لذا فيه العمل ومعنى هذه الروايات متقارب <تصفيق> ثم قال رحمه الله في تعريف اسماء الافعال وتنكيرها اسماء الافعال اسماء, أسماء نكره أم اسماء معارف فقال في تعريفها وتنكيرها وحقن بتنكير الذي يلون منها وتعريف سواه بجنو فإذا قلت صح يا محمد معرفة وإذا قلت صح يا محمد نكره فيختلف المعنى صح اسكت تماما اسكت عن كل حديث نكره أما صح يا محمد تسكت عن هذا الحديث الذي تتكلم فيه ولا تمنعه من الحديث في غيره طيب انت أمنى الكلام على أسماء الأفعال وتنتقل الى إلى الكلام على أسماء الأصوات فعرف أسماء الأصوات ومثل لها فقال وما به خطب ما لا يعقل من مصبه من مصبه من فعل الَّذِي أَجْدَى كذا الذي أجد الحكاية كقظ أجد بمعنى أحق وأفاح يعني الذي يفيد الحكاية هو أيضا من أسماء الأصوات ومثل له ثم ذكر ان اسماء الافعال والاصوات كلها اسماء مبنيه فقال ولدا بنا النوعين فهو قد وجب ولعله من المفيد ان نذكر معاني اسماء الافعال التي ذكرها بسرعه فذكر شتان وهو بمعنى الفعل الماضي بعدا وقاه بمعنى فعل الأمر اسكت واوه بمعنى الفعل المضارع اتوجع ومه بمعنى انكفف وامين بمعنى اختجل وي اتعجب هيهات بعد عليك إذا كانت فعل امر كان تقول عليك زيدا هلزم دونك كان تقول دونك الكتاب فهو فعل اسم فعل بمعنى خذ اليك اذا كانت اسم فعل بمعنى تنحى اليك عمي اي تنحى رويدا هذا المنقول عن المخبر قد يكون مصدرا بمعنى امهل امهل يمهل امهالا اوي مصدر الى الامهال مصدر لكن كان اسم فعل بمعنى اي فعل بمعنى امهل بل بمعنى دع وقب هذا مثال على اسم الصوت قب هذا حكايه دي. لصوت وقع السيف على الحديث فكريا طيب هل هناك سؤال او استفسار يا فاطمه من نضع الشاد ما خالف القياس البعد عن القياس قد يكون بعدا قريبا وقد يكون بعدا شديدا قد القياس من وجه هذا شاد وقد يخالفه من وجهين أو أكثر هذا أشد أما لماذا هذا أشد وهذا هذا شاد وهذا أشد الآن الكلام على التحذير والتحذير هو تنبيه المخاطب إلى أمر مكروه لي يتركه ويجتنبه فلهذا سخاطبه بلقص المخاطب القم إياها جاء عن بعض العرب التحذير بإياها إذا سيحذر من سيحذر نفسه ومن ذلك ما ينسب الى أمر رضي الله عنه اياي وان يرمي احدكم أو يحدث احدكم الارنب او كما قال فحذر نفسه هذا شاذ لان المسموع هو أن ان يكون للمخاطبه هذا شذ لكن يبقى المتكلم هل مخاطب في الحضور كلاهما حافظ هل يمكن أن يحذر نفسه؟ وإياه أشد هذا تحذير للقائد كيف تحذر الغائب؟ ليس أمامك لا أمامك تحذره ولا هذا فهذا يعني خالف السماع لأنه المسموع للمخاطب وأيضا في المعنى لأن التحذير تحذر تسان أمامك لا تحذر غائبا عنك اشار الى خالق خالف السماع وخالف المعنى طيب نعم افضل السماع تعالى نعم اسمه الفعل الواحد قد يكون له أكثر من معنى، نعم، نعم، وهاكنا في كثير من كلمات اللغة العربية أن قد يكون الفعل الواحد أكثر من معنى. هذا المعنى يستعمل في الصورتان، وهذا المعنى يستعمل في المخالات. ما أقول هذا؟ ومن ذلك إليك. قد يكون لها أكثر من معنى. تتأثر من أسلوب من الزمن وستأثر من الذي ستحوله أنه أسلوب هو الذي يحدد معنى الكلمة الدقيقة لها معاني مختلفة والأسلوب هو الذي يحدد المعنى الذي تريده فالخلاصة ان أسماء الآل قد كلها أكثر من معنى وهي مفعمة، والذي يحدد المعنى المراد هو الاسلوب لا أعرف، لا اعرف لا أعرف ذلك. عندك مثال على ذلك أنا لا أعرف ذلك لا قد يكون لها معاني لكن كلها تكون معاني متقاربه إليك عني ما تنح إذا زيدا أجل زيدا أخذ زيدا لكن تكون مره معنىها ماضي مره مضارع مره أمر لا يعرف ذلك يا أسمائي لفعل. نعم. نعم. ما وهذا الذي فعله أبنه شام يقول المنصوب على الاختفاص هو من المنصوبات نعم حكمه النصب وكذلك التحذير والإغراء المنصوب على التحذير والإغراء حكمه النصب كلها مفاعل كلها تدخل في ذلك المفعول به فلو أنه أدخلها في هذه كان أفضل. وهذا الذي فعله ابن هشام ابن إشام فقد الندى جعل كل هذه الابواب أدخلها في باب المفعول به. عندما ذكر باب المفعول به شرع قال ومنه المنادى ومنه التحدّق ومنه الاختصاص. فكلها داخلة في المفعول به. لبما عليك؟ نعم. لي لا محل تنسين سؤال. نجد لك طبقه نعم. لماذا بنيت اسماء الأفعال طبعا سأل نحوي هقالوا لأنها أشبهة الفعل ولا أصدفة الفعل البناء نعم لماذا هليجز نعم الترخيل الترخيل لا, لا يكون إلا على ما رواه سيبويه في تقييم المركب لكن آخر الترتيب لا يكرر التقييم. تقييم المفرد. قال ودعم النقل في تقييم المركب تقييم مزج تقييم إثناء. ك شرا شرفاً فترخم بحذف المركب الجزء الثاني لكن المشهور عند النحويين أنه لا يرخم هذا السؤال تفصيلي هذه ليست ثلاث مية ليست ثلاث مئة نعود لموضوعنا موضوعنا نغطي ما اليوم طيب ننتقل بعد ذلك الى الباب الثالث والخمسين لعلنا نمزيها قبل نحاول فيه الباب الثالث والخمسون هو باب نوني التوكيد وقد عقده رحمه الله تعالى في أربعة عشر بيتا وذكر فيه اربع مسائل الأولى تعريف نوني التوكيد الثانيه على ماذا يدخلان الثالثه اثر دون التوكيد في اخر الفعل المساله الرابعه خصائص دون التوكيد الخفيفه فبدا بالكلام على تعريف دوني التوكيد فقال ليس توكيد بنون منهما كن من وزهدن هما وهذا التعريف كما قلنا من قبل هو تعريف بالتمثيل وهو من انواع وهو من أنواع التعريف ثم ذكر رحمه الله على ماذا يدخلان هما لا يدخلان على كل كلمه وانما يدخلان على كلمات وعينها. بينها فقال يؤكدان فعلا ويفعل اتيا لا طلب او شرطا ما فعليا او مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير اما من قوالب الجزاء فبين ما تدخل عليه وما لا تدخل عليه ثم ذكر أن نون التوكيد إذا دخلت على الفعل فإنها قد تؤثر في آخره فبين هذا الأثر فقال وآخرا مؤكد اشتع كبرزا واشكله قبل مضمر الليل بما جانت من تحرك قد علما والمضمر حدثنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعيا نسعيا واحذفهم الرافع هاتين وفي واو وياء شكل مجالس قفي نحو اخشي يهز بالكسر ويا قوم اخشو رضم وقس مسويا وقوله مشكله قبل مضمر لين قلنا فلمة لين فيها روايتان لين مخصفة من لين ولين أي مضمر ذي لين بالإضافة وقوله يا قوم شاول يا قوم كذا في اخر النسخ وفي بعضها يا قوم وهم جائزان في المنادى المضاف الى ياء المتكلم ثم تكلم في اخر الباب على خصائص حروف التوكيد الخفيفه فان لها خصائص تختص بها عن حروف التوكيد الثقيله وهي اربع خصائص الاولى عاد وقوعها بعد الف الاثنين وعدم وقوعها بعد الالف الفارقه بعد دون النسوه وقال في ذلك ولم تقع خفيفه بعد الالف لكن شديده وكسرها الف والفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الاناث اسندا وقوله ولم تقع خفيفه فيها روايتان الاولى خفيفه بثانويه النصف وهذا هو الأكثر في النسخ والشروح وجاء في بعض النسخ والشروح خفيفة فخفيفة فاعل لتقع وخفيفة حال على تقدير ولم تقع اللون حال تكونها خفيفة ومثل ذلك يقال في لا في شديدة بالنصب والرحم والخصوصة الثانية لينون التوكيد الخفيفة أنها تحدث إذا جاورت ساكنا إذا جاورت قبلها أو بعدها تحدث إذا جاورت ساكنا أو وقعت بعد ضمة أو كسرة وذلك هو قوله واحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحه إلى تقف والخصصة الثالثة لنون التوكيد الخفيفة أنه إذا حذفت نون التوكيد الخفيفة الحذف المذكور في البيت السابق فإنه يرد إلى الكلمة ما حدث منها من أجل نوع التوكيد وهذا هو قوله ورد إذا حذفتها في الوقت ما من أجلها في الوقت كان عذما والخصفقة الرابعة لنوع التوكيد أنها تقلب الفا في الوقف إذا وقعت بعد فتح وهذا هو قولها وهذا هو قوله رحمه الله وأذناها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا وسبقت الإشارة من استعمال ابن مالك رحمه الله تعالى ذلك في عدة أبيات في ألفيته فإن كان هناك من يا إخوان أو استفسار تفضل نعم كيف <تصفيق> <طيب فيه. تصفيق> نعم احسن لغتي من ينتظر احمد أحمد, أحمد, أحمد. وعلى لغة من لا يتبر أحمو نعم طبعا هذا الآن في غير النداء يعني كانت تقول مثلا سلمت على أحمي يا محمد سلمت على أحمي يا محمد يقول شد. شاذ أنه في غير النداء نعم الرباعي يرخف في آخره لا في مالك كيف ترخم مالك ها؟ على لغة من ينتظرك يا مالي تعال وعلى لغة ينتظر من لا ينتظرك يا مالي تعال ومن ذلك القراءه وقالوا ونادوا يا مالي يقضي علينا ربك الطباعي حتى اخره نعم سؤال اخر تفضل يقول هل كل الأحكام النحوية واردة في القراءة السبع؟ يقول لا ولا في القراءة العشر ولا في القراءة المتباكرة والشاذة القران ما نزل كتابا نحويا القرآن نازل في تاب هداية ولكنه نازل بلغة العرب فما فيه من قراءات متواثرة فهو على اصح اللغة ولكن هناك أوجه جائزة لم تريد فقرأ القرآن الكريم قلنا من قبل نهل القريب ولا تعتبر على لغة واللغة الأخرى ولا تعرفها هي لغة بسيحة لكن ما وردت في في قراءة نحن في اللغة أصعب بكثير نعم طبعاً في الثاني من نداء نعم التوكيد نعم من ماذا؟ من المداء من موني التوكيد ما عليش على السماء طيب ماذا له نعم هي إما وليس أما نحي هنا وهنا أو شرط مما نعم أو شرط لما نعم أنا قرأتها كيف على كل حال هي طلب أو شرط مما لأن أثرها شرطا إما انما تستخدم يا إما نعم هي اللي تتبدا في تتابع كل ما فاذا خفف شرط الماء طيب نعم طب لحظه في بعيده هذه او نعم هي يقوم نصب على المدح هذا اختصاص بالمدح لكن النصب على المدح أوسع من الاختصاص لأن الاختصاص أن تريد به نصبك سوى مهدك أو مجموعتك لكن النصب على المدح ربهم واسع يكون للمتكلم ولغير المتكلم, المتكلم. فلهذا حتى يتمنع في قطع على كان انتقل جاء محمد الكريم انتقل جاء محمد الكريمة تقطع الى النصب تريد المدح يعني اعني الكريمة واغبص المدح وذلكرام لا اوسع لا لا النصب على المدح اوسع النصب على المدح والذنب اوسع بكثير من النصب. شاء الله كيف؟ بقيت اسئله يا اخوان هي من هي الدرس القادم ان شاء الله واجرها الى الدرس القادم الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد معنا اليوم اصله متعب ما نمت بالليل و...